بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هنب... إن شاء الله نبتدي دلوقتي فقرة القرآن في الدورة إحنا وقفنا عند الآية الـ... من الـ... الـ... الـ... 71 إلى 74, 74, 74. مش كده يا بنات عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وقفنا عند الآية 71 مش كده يا بنات سمي. سمي. هنستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قول ربي من أول قول ربي أيها الذين أمانوا خذوا وحيدركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آخوا خذوا حذركم فانفروا ثبات. فانفروا ثبات أو انفروا جميعا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 ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا لي كأن بينكم وبينه مودة يا خلي بالكم ضم هنا وأنا بقول مودتي مودتي رجع شفيفك ثاني كان لم تكن بينكم وبينه مودتي يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما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 فيه اجرا عظيما الايه دي فيها امر يا بنات فيها امر ماذا يعني هذا الامر ما فيها امر يا امر ربي سبحانه وتعالى في هذه الايه عباده المؤمنين خلي بالكم ما دام يا ايها الذين امنوا يبقى عباده يا أيها الناس يعني <تصفيق> <تصفيق> طيب. ولهذا قال رب سبحانه وتعالى فانفروا في ماذا ثبال هذا تعني أو ماذا ثبات يعني متفرقين يعني او درس يعني كل مجموعه معاده ويقيم غيرهم يعني يخرج مجموعه ويقيم الغير طيب او ينفروا جميعا كل شيء كل شيء يخطيط وكل هذا تبع يرجع ذلك تبع ايش المصلحه والراحه للمسلمين ومكان في البطن الاعلى هذه الايه نظير قول رب سبحانه وتعالى ايه في كتاب الله هذه الايه في قول رب سبحانه وتعالى نظير او شبه يعني واعدوا لهم ما استطعتم قول كذا الايه بنفس اللهم من قبلهم ومن كتاب الله تؤمنون به عروه الله ورسوله ثم أخبر ربي سبحانه وتعالى في الآية دي خبر. هو هنا أمر وأخبر خبر. أخبر خبر عن مامي بنات. أيه؟ أخبر ربي أمر بالقتال أو أمر بالاستعداد للمجاهدة العدو. ونظير هذا بارتوكم في الآية اللي احنا قلناها لهم. وأخبر رب سبحانه وتعالى بعد كده عن ضعفاء المؤمنين خلي بالك ضعفاء المؤمنين مش الـ مش مش كابلا عمو مؤمنين لكنهم ضعفاء ممكن في في قول قيل أنهم في الآية اللي هي بعثت الآية دي كانت في المنافقين لكن القول صائنا في ضعفاء الإنسان ممكن يكون مؤمن لكن ضعيف خلي بالكوا أنا الإيمان خلي بالكوا إن الإيمان ده في القلوب أو الإيمان في القلوب وكل واحدة فينا يتفاوت إيمانها عن الأخرى وعلى قدر تعظيم وعلى قدر قربك من الله سبحانه وتعالى وعلى قدر يعني العمل بما جاء في كتاب الله وعلى قدر اتباع أمر رب سبحانه وتعالى والبعد عن عن ربي سبحانه وتعالى واكتناب مناه عن رب سبحانه وتعالى يكون الإيمان في القلب ولذلك الإيمان في القلب يزيد وينقص يزيد بإيه؟ إنت نفسك كل ما ترحي تحضري مثلا مجلس علم أو تحضري مجلس علم أو بتقرأي في القرآن أو بتقرأي كتاب تفسير أو بتقرأي في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بتحسي نفسك إيه؟ حسي قريبة من الله بيزيد الإيمان فعلا ولذلك في, في مؤمنين لكن ضعاف طبعا في من يؤمن بالله وكلمة التوحيد في قلبه يؤمن بأركان الإسلام لكن الإيمان في قلبه ليس بقوي ان ارزقنا الله قوه الايمان زينوا يا ربي حليف قلوبنا وزين قلوبنا الله في هو ده نقطة دي كان ولذلك دايما اسالي ربنا سبحانه وتعالى اللهم جدد الايمان في قلبي اللهم جد كان الصحابه دايما يدعوا يا ربي انهم يجدد الايمان في قلوبهم لأن تجديد الايمان تجديد في القلوب يحتاج ايه بنات تظن ان السماع حتى لو بتسمعي شيء انت سمعاه حتى لو بتعرفي شيء انت عرفاه لكن هذا اذكر فإن ذكرة تنفع المؤمنين كل ما بيكون تذكر كل ما بيكون بذاكرة كل ما تجلس مجلس تذكر كل ما يجدد الإيمان في القلب كل ما تبعدي يعني... انت تعرف لو بنحفظ القرآن فقط من غير ما نأخذ تفسير القرآن ولا لا يجدد الإيمان لأن بنأخذ كأننا بنأخذ إيه حروف فقط احنا عايزين نأخذ معاني تجدد بها يجدد بها الإيمان في القلب أتفضل يا حبيبتي فقال إن هؤلاء هم فريق الأحضر رب العلم عنهم قم بعفاء المؤمنين الذين يعني فيه ولذلك فيها قول منكم كلمة منكم الخطاب للمؤمنين الثاني قولي ها طيب يبقى هم يعني هنا في هذه الآية يثبت في فريق المتكاسرين اللي قال فيهم باب إيه لمن إيه يبطئن لا يبطئ في إيه يتساق لما ينادى على الجهاد يوم يتباطا ويكسل كان في كده فيه. كان في نعم او, أو هو يبقى هو يكسل او يكسل غيره لما تيجي زم... نعم طيب وقيل معناه لو ظننا غيره ان أيزه... يزهدوا عن القتال هؤلاء هم المنافقون ولكن الاولى في هذا القول او الاصح في هذا القول ان يفي ضعفاء ايه طيب بقيه الايه قال رب سبحانه وتعالى في قوله فكأن لم تكن بينكم وبينه موادة بعد كده وإحنا بنتكلمها إنه <تصفيق> لما يصيبهم هزيمة قالوا الحمد لله إنه لم نهرب معهم إذا أصابهم نصر قالوا كأن لم تكن بينهم ومينهم يبقى بداية هايقول فإن أصابت مصيبة قال قد أنعم الله إيه بيقول الحمد لله رب العالمين لا نخرجش معايا. الحمد لله أنا مخرجتش بقى فيها جراح بقى فيها أو موت أو كذا فمجرد ما يحصل الهزيمه يبتدي إيه؟ كأنه بيتشفى كأنه فرح إنه اه ده كان, كان تفكيره صح إن هو إيه؟ كان متكاسل انه لم يخرج فإن, لم فإن أصابتكم مصيبة قال إيه؟ قد انعم الله واعتبر ان ذلك أن ان الله سبحانه وتعالى وذلك ليس من النعمه لكن النعمه الحقيقيه ايه في النعمة الحقيقية التي تصيب المجاهدين احدى الحسنيين ان نصر الشهاده الحسنيين إن ربنا سبحانه وتعالى يخرج يرجع الانسان بجراحه وينتصر باحدهم أو يرجع أو ما يرجعش وهو يكون ذلك شهيد وذلك سبحان الله سواء هذا أو هذا فالتنين إحداء هو الانعام الحقيقي اعتبر هو هذا اللي كان منافق أو كان ضعيف الإيمان اعتبر إن هو لما هم انهزموا وهو ما خرجش معهم اعتبر أن ذلك فضل أو نعمة وليست هذه النعمة وقال قد أنعم الله عريق لم أكن معهم إيه شهيدا يعني يتخيلوا كأنه بيعتبر الشهادة نعمنا لإيه يعني لأنه قلب الإيمان ضعيف كان بيعتبر خسار أنه يخرج ويموت ولين أصابكم فضل من الله سيقول إيه بعد نص هنا يأتي قول بقى إيه كأن لم تكن بينهم بينهم إيه بينكم وبينهم ده الآية دي تثبت أنه كان فعلا من المؤمنين وغيث من المنافقين لكنه كان متكاسل ما خرجش عارفين فكرين الثلاثة الذين خلفوا تذكرني بالثلاثة الذين خلفوا إنهم ما كانش عندهم لا هم كانوا مؤمنين طبعاً ده وكانوا في قمة الإمامة كمان آه لكنهم آه نعم لكن هو الحقيقة انهم حصل ولما جم يعترفوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما كانش عندنا عض أن ما كانش عندنا عضر إننا إن نتخلف لكن كأنه كان نوع من إيه طابة الص طابط في هذا الوقت وكانت الدنيا كانت الدنيا طيب قوله بقى بهم هنا, هنا الامر نقول قول رب سبحانه تعالى في قوله قد أنعم الله علي إن لم أكن معهم شهيدة رأي ضعف يعني هذا الرأي في ضعف ايه عقل وضعف إيمان أن ينظر الإنسان إلى الشهادة أو إلى الجراح في الحرب بأنها ايه معتبرها أنها ايه نصر من عند الله يعني إذ أن التقاعد عن الجهاد الذي في تلك المصيبة ده هو ده الحال المصيبه الحقيقيه وليس ذلك بنعمه ابدا من النعم وق وقوله ولئن لان هنا ولئن فضل من الله مقصود بها ايه نصر والغنم هم طبعا يهمهم النصر ويهمهم اهم منه الايه عشان كده بقول يا ليتني كنت معهم فافوز فافوز ايه فوزا عظيما اي يتمنى الايه معناه يا بنات يتمنى ان كل واحد إنه يكون واحد نقل نقوله ان نكون حاضر لينال منال لينال مش النصر لكن يهمه ايه الدنيا يبقى أول حاجة الغنائم، التاني حاجة لا قصد له في غير ذلك. أو تفتكر هو تفتكر إنه هو لا قصد في النص هو قصد في قصد في, في الغنائم وفي في الدنيا. يتمنى أن يكون حاضر عشان ينال ولا قصد له في غير كأنه ليس منكم كأنه مش منكم كأنه مش مش معاكم كأنه القلب قلوبكم. هو بيقول في هذه الآية كأنه ليس منكم يا معشر المؤمنين ولا بينكم وبينه هذه المواد الإيمانية التي مقتضاه إن المؤمن يشتري معكم في جميع المصالح. يبقوا على كائن على قلب رجل ايه واحد لان المصالح هو واحده في في في دفع الايه النضار وقلب الايه وقلب المنافع طيب فالمفروض انهم ايه يألمونه نعم ما ما ما رغباته في طلب الغنائم الا حب الدنيا اللي هي قاعدته في الاول على هو ما يعني ما هو سبحان الله في الحالتين لما قال سبحان الله لما قال في الحالة الاولى ان الحمد لله ان لم اكن مع حق ايه حب الدنيا الحمد لله ان هم انهزموا ما كنتش معاهم فف يعني يبقى حب الدنيا والمامر الثاني لما قال سبحان الله كان اقصد في ذلك ايه الغناجي حب إيه حب الدنيا طيب ومن نقطة ربي سبحانه وتعالى بعباده سبحانه وتعالى انه لا يقطع رحمته عنهم يا بنات ولا يغلق عليهم ابواب ابدا من ولذلك شوفي على الرغم من ذلك ربنا سبحانه وتعالى بيدفعهم دفع عليهم. فقال لهم في الآية بعد كده فليقاتل ايه؟ من؟ من الذي يقاتل في سبيل الله؟ لأن كان هم اشتروا الدنيا بالآخرة عشان كده جت الآية فليقاتل في سبيل الله الذين عشرون الحياة الدنيا بالآخرة والآخرة خير وايه؟ وأبقى هذا أحد الأقوال في هذه الآية وهو أصحى وقيل أن معناه فليقاتل في سبيل الله المؤمنون الكامل الإيمان الصادقون في ايمان الذين اشوا الحياة الدنيا ايه بالاخره طيب فان هؤلاء الذين يوجه إليهم الخطاب هم دول ربنا سبحانه وتعالى قال فيهم الذين إيه؟ امنوا لانهم الذين قد اعدوا انفسهم وطاوعوها على ايه والاستشهاد في سبيل الله اما المتثاقلون فلا يعبأ بهم لانهم مش يخرجوا، مش يعملوا شيء سواء خرجوا او قعدوا خاصه لو كانوا هؤلاء ايه من المنافقين. يقول رب سبحانه كأن رب سبحانه كما قال رب كل آمن أو لا تؤمنوا يعني الأمر سيان بالنسبة لهؤلاء يعني. ولو ولو لو خرجوا فيكم ماذا بكم إلا خبالة. ولو وضعوا خلا لكم يعني ربنا سبحانه وتعالى لما درت بعض الناس اللي هو المن لمن المنافقين تكاسلوا ربنا سبحانه وتعالى طيب قلوب المؤمنين بأنه بأنه قلهم إيه. لو خرجوا دول فيكم ماذا لكم الا إيه خبالا يعني خبالا ضعفوا وهن ماذا لكم الا خبالا ولاوضعوا خلالكم يبغونكم الايه اوضعوا خلالهم الايه الفتن والاقاويل والارغيف اللي انتم بتعرفوها في اوقات الحروف وفي اوقات الفتن زي ما احنا بنضحك حالنا دلوقتي كثره الفتن اللي احنا فيها دلوقتي دي ومن يقاتل في سبيل الله بأن يكون خارج الجهاد قمر أمره سبحانه وتعالى الله به والرسول وأن يكون عبد مخلصا ليه يومئن قاتل في سبيل الله الأساس في الجهاد أن يكون إيه أحسنتم أن يكون إنه في كل عام أن يكون الهدف منه لأن أول ما تصار به من النار من يبنس أول ما تصار به, به, به من النار ثلاثة أول ما تصار به النار ثلاثة فقدوا الإخلاص واحد خرب في جهاد لكن عشان يقال عنه انه ايه وجاهد او شجاع ادي واحد مع انه اقرب الناس عند الله عز وجل واحد ثاني بيقرأ القرآن للدنيا حتى يقال له انه ايه خلاص اخذ اجره في الدنيا الله والثالث ينفق عشان الناس تقول عليه نجعين كلامي والثلاثة في النار وهم أول يشوفي الثلاث مراتب دول هم أعلى المراتب عند الله عز وجل لكن يصعر بهم كما هم أعلى المراتب عند الله عز وجل هم أول من يصعر بهم النار إذا فقدوا الإخلاص لعدم إخلاص الناس الله لنا ما صبعا إنه عدم, إن عدم الإخلاص لله إذا أشربت مع الله سبحانه وتعالى احدا نعم فهو أغنى الأغنية عن الشر ومن يقاتل في سبيل الله فمقصود به أن يكون امر ربي سبحانه وتعالى الرسول أن يكون العبد مخلصا لله في خروجه في ذلك الأمر خاصدا في ذلك وجه ربي سبحانه وتعالى علشان كده لما أتت إمرأة للنبي صلى الله عليه وسلم مات وقالت كان معد نفسه للخروج ومات قبل أن يخرج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك يبلغ المرء بالنية ما لا يبلغ بالعمل شوفي لو انت خرجتي ولو انت في مثلا عايزة تخرجي تروح تعملي عن عمل صالح وتوفيك ربي في هذا الوقت انت مدت وهتبعثي على ذلك العمل بنيتك الخالصة الله سبحانه وتعالى يبلغ المرء بالنية ما لا يبلغه بالعمل واحدة نفسها معلق قلبها جدا جدا بالحجل لكن عندهاش الإمكانيات ما عندهاش اللي هي الامكانيات اللي تخليها تطلع أو ما عندهاش اللي هي نتعرفين اللي هي الأمور التي احتاجها هذا العمل أو الاستطاع بكل صورها لكن قلبك معلق تعلق شديد قد تبلغي بخطى القلوب أسرع من خطى الأقدام تخيلي أن تبلغي بخطى القلوب أسرع من خطى الأقدام قد تبلغي وانت على فراشك الشهادة بنيتك الصالح أنك تسأل رب الشهادة بصدق زي سيدنا عمر رضي الله عنه ولذلك اللي بيخرج نفسي ويجاهد في سبيل الله او واحدة نفسها تقول انا نفسي اكون مجاهدة في سبيل الله واستشهد في سبيل الله تبلغ بها النيه تبلغ لا هذا عاجل بشرى المؤمن هذا عاجل بشرى المؤمن لا لا هذا عاجل الا لو هي بقى استحسنت بقى كل شويه يذم لا بس برده يعني يعني الثناء عليها ده ما بس مش يعني صار الثناء وكده وبتاع بعد طبعا حتى يعني علشان حتى لا حتى لا يمرض قلبها المفروض تكسره اه ما تحبوش كمان قلبها هي ولا يعني الولد بيه يعني لو كل الناس يعني عايز اقول حاجة حاجه يا بنات لو كل الناس قالوا عليك ان انت كذا وكذا وكذا والله لا تطمئن يقول الناس إلا إذا اغلق عليك قبرك وشفت مكانك والله ما تدري قد يكون عمل واحد يمكن الواحد عمل الناس الله لنا يعطل العافيه علشان كده الإنسان يظل في خوف ويعمل خوف وعمل خوف وعمل, وعمل. تروا ما هو في الدنيا لأن كل ما ازداد علم لازم يعرف أنه هو ازداد خشية ويظن في نفسه دايما يتهم نفسه إنه هو على جهل شديد ما لا يعلمون لان دايما لما تلاقي كده اللهم اجعلني عند الله أفضل مما يظنون يا رب ان كان انت كده لكن عملية لان بعض الناس بتستحسن بعض الناس بتستحسن دي اقطاعي ما تدهمش فرصة انهم يعودوا اسمه لا ما تدهمش الفرصة دي لان سبحان الله الناس بعيدهم كده وتقولهم يا جماعة الله يكرمكم وتقول لان هم لو هي قلتهم كده هيبطلوا يعني كل ده خلونا كده زي ما اي مثلا احنا بنتكلم تقول لها بطلي بلاش تكلمي بل الكلام ده كل انت ممكن يصنع عليها مخافها ده حاجة هو لكنها هي عاجل بشرى المؤمن ان الناس تصنع على عبد دي من الله من الله ذلك الفضل من الله ذلك الفضل, الفضل من الله سبحانه وتعالى وما يقاتل زله امر الإخلاص ده يا جماعه امر شديد جدا جدا لازم نرقبه في في كل ثانيه في كل وقت في كل لحظه كل واحده فينا لازم تسال نفسها عوذ بالله من الشيطان الاكبر اعلم من ملي اعلم دايما تذكر نفسها بالاخلاص دائما تذكر نفسها وهي نازله من بيتها اللهم اجعل هذا العمل خالصا لله وانت نازله من بيتك اللهم اجعل هذه الخطا لله سبحانه وتعالى اللهم لا تجعل بيني وبين وبينك احد من عبيدك يا رب العالمين يا رب اجعل هذه الاعمال لله سبحانه وتعالى وحده كل ما تعملي عمل وتجيبي نفسك في العمل ده ربنا سبحانه وتعالى بيفتح كيف في فتح مبين اسالي ربنا سبحانه وتعالى أن يكون كل العمل ده خالص لله خشيه خشية أن يكون الإنسان أول من يصعر به النار نسأل الله هنا معفو العافية يا رب لذلك هنا يقول ربي سبحانه ويقول ربي سبحانه وتعالى ومن يقاتل في سبيل الله فإن يكون جهاده مخلصا لله سبحانه وتعالى قاصدا به وجه الله فيقتل أو يغلب هينال إحداث إيه بنات؟ معنى إيه مهام؟ فسوف نؤتيه أجرا عظيمة الأجر من عند الله عز وجل للمخلص سواء اللي خرج في الشهادة او بيعمل اعماله كلها اخلاص لله عز وجل السمر من الله سبحانه وتعالى يا بنات اول حاجه زياده في الإيمان والدين كل ما تجد نفسك ازدت اخلاص لله عز وجل وكان عملك الله سبحانه وتعالى تجد نفسك ازدت ايمان ازدت اقبال على الله ازدت حب لله ازدت زهد في الدنيا والله كلما ازدت اخلاصا لله كلما ازدت زهدا في الدنيا ازدت غنيمة الزتي سناء حسنة زي ما الاخت بتسأله اللي هو عاجل بشرة المؤمن الذات سواب وهنا سواب المجاهدين بقى في سبيل الله اللي قعدوا لهم ربي سبحانه وتعالى كله جنة فيها ما لا عين الرأس ولا اذن سامعة ولا خطر على قلب بشر كفى إلى المجاهد ده او الشهيد بياخدها الشهيد يراه من اول قطرة ماء بتنزل عن الأرض اول قطرة ده بتنزل منه يرى ايه بقى يرى زوجاته من الحور العين يرى زوجاته من الحور العين ويؤمن من الفزع الأكبر لما يسأل النبي طب ليه بيؤمن من الفزع الأكبر قال كفى بإيه بالسيوب فتنة على رأسك ده الكفاية اللي هو كان فيه خلاص لا يفتن ثم وكان من من أهلك ذلك فضل الشهادة نعم نعم وتكون بقى يشوف سبحان الله وروح الشهيد روح الشهيد في في ايه حوصل او حوصلت ايه طير ايه اخضر يسبح في الجنة ويحط في قناديل أسفل عرش الأحمد فيعني في وايه وهم أحياء عند ربهم يرزقون قاعد بقى يصحى يحط يصحى في الجنه فاحياء عند ربهم يرزقون ويقول رد في الايه 75 بقى الايه تقول وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله سؤال سؤال ايه ده بقى سؤال في حث على ايه وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالمة اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا هذه الاية فيها حث حث على ايه بنا حث العبادي على ايه حث على العبادي على القتال نمرة واحد الاية دي فيها شيء حث العبادي على القتال اتنين وتهيج لهم على القتال في سبيل الله ثلاثة وتوجيه اللوم توجيه إذا, تركوا إذا تركوا الامر لا. ده سيكون من لأنه لأنه هناك مستضعفين من المسلمين اللي هم قال لهم له من المستضعفين بقى من المسلمين رجال كبار والولد اللي بيعملوا إللي مستضعفين هؤلاء من النساء الذين لا يستطيعون لا يستطيعون الخروج للجهاد ولذلك وعلى ذلك هم بيدعو بيدعو بيتظلم ان الرجال دول ما بخلوش يجهدو عاد أمن لي ربي إحنا ده ما أقدرش لا الصغير هيقدر لا الرضيع هيقدر لا شخص كبير هيقدر ولا النساء هيقدر ولذلك هم يعني كأنهم هنا يدعو الله عز وجل أن يخرج من هذه القرية اللي اعتبروا اهلهم ربي بيخرجوش جات في سبيل لا ايه ظلم نعم فضلاً هذا حد شديد على الجهاز لان هؤلاء المتضعفين يعني ربنا يستحيت وغيرهم من ال لألبي لأنه قد يصيرنا يصير من الأذى أو يتدبر الأذى، الأذى اللي متنك، ثاني هني جلب، المأخ. يجلب المبعة، وصل، و... لأن هم بالشكل ده بيعملوا إيه؟ حش على الجهاد. بإذن ممكن أنا أكون يعني عايز أطلب جهاد لل من عند الكفار، أو أطلب جهاد للدعوة جور عليه. وهي نعم. هنا في نقطة حتى في الجهاد يا أنا حتى في الدعوة إلى الله عز وجل جهاد حتى في الدعوة إلى الله عز وجل جهاد يعني أنتي والدي بيتك بتجهدي إذا ابتدى أولادك في الجهاد. لذلك اذا لك صديقه تدعيها الى الدعوه الى الله عز وجل للعمل الصالح أنت في جهاد لو انت في نفسك عليه السلام لو انت مع نفسك قوية مع نفسك بتاخديها بالقوه او كذا انت في جهاد اعظم جهاد جهاد النفس مش لذلك نقول فهم يدعون الله أن يخرجهم من هذه القريه الظالمه انفسهم لانهم ايه وللمؤمنين بيقول لانهم هم معتبرين هي هم هيؤذوا بترك هؤلاء إيه؟ الجهاد في سبيل الله ويدعون الله سبحانه وتدعون الله أن يجعل لهم وليا ونصير مش كده؟ طيب وماذا كذلك يستفاد من هذه الآية؟ ده هم بيتطوب أن يستنقذهم ربي من هؤلاء الظلمة اللي مش أبيين يدفع عنهم مش أبيين يخرجوا الجهاد في سبيل الله فصار جهادهم على هذا الوجه من باب الايه؟ القتال والذب عن العيال والأولاد والمحارم لا من باب الجهاد الذي هو الطمع في الففار لا ده هم خارجين يزب عن أعراضهم يعني الجهاد في سبيل أصبح مش كمان مش قتال الكاثرين لا دذب عن أعراض من في حوزتهم من المسلمين ثم وإذا كان فيه ولذلك فيلام المتخلف عنه أعظم لهم فالجهاد الذي فيه يعني إنقاذ المستضعفين منكم أعظم أجف يعني تخيلي لما تخرجي للجهاد عشان تجهدي عشان المستضعفين لو فيه أرض مثلا أو فيه مكان وفي مثلا في هذا المكان جهاد وفيها نساء وفيها أطفال والناس اللي خارجين دول يدفع علشان إيه مش كمان يقتل عدو دخ خرجين للذب عشان لنصرة هؤلاء المصدعفين الأجر أكبر ويقول ربي سبحانه وتعالى للذين أمنوا الذين أمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان بايدا ماذا تعني هذه الايه هذه الايه اخبار من الله سبحانه وتعالى ما هو الخبر هنا يا بناتي ها تفضلي نعم الذين اخلصوا وامنوا في سبيل الله نقاتلون في, في, في سبيل الطاغوت اللي هو الشيطان او كل او اي شيء في هذه الآية في ضمن هذه الآية عدة فوائد من يقول لي الفوائد؟ هبة فائدة الأولى بحسب الإيمان اللي في القلب يكون جهاده في سبيل يعني ولذلك لذلك يبنات اما إحنا, احنا بالنسبة لنا بالنسبة لنا يعني ما فيش جهاد بالنسبة للمرأة لكن ممكن المرأة تجاهد في هذا الزمن ازاي اول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم قالك الحج و قال الجهاد المرأة والضعيف الحج والعمر يبقى ده أول جهاد مش والحج بإيه كمان الحج. الحج الجهاد الجهاد بإيه بنات بإنك تكون داعية إلى الله عز وجل من أول بيتك من أول بيتك أن تكون داعية إلى الله عز وجل جهاد لان فيه واحدة سؤال وعوذوا في سبيلي وقاتل وقتلوا ولذلك دي الهجرة دي الهجرة ولما تيجي تهجول المعاصي ده قمه الجهاد يبقى انت بتجاهل يبقى جهاد المرأة جهاد المرأة اللي هو الحج والعمرة وجهاد النفس انك تهجول المعاصي وانك تقول كلمة حق كلمة حق عند سلطان ايه جائر وانك تجاهدي في بيتك جهاد البيت انك تتحملي تربية ولادك على الحق وعلى طاعة الله وتدفعيهم الى طاعة الله عز وجل ده جهاد ولا مش جهاد ده اعظم جهاد دلوقتي بنفعله اعظم جهاد الام دلوقتي بتفعله والام والاب طبعا بس اقول الام اكتر لان الام هي اساة البيت لأن هي الدافعة الأولى لهذا البيت المحرك الأول لهذا البيت الأبد يخرج لمصالحها لمصالحة العيشة أو المعيشة إنما اللي بتعاشر في البيت من؟ أو بتعيش في البيت من؟ الأم وذيك أكبر مجاهدة في هذا الزمان؟ الأم بتقاتل كأنها بالظبط لما تشوفي أحوال الأمات دلوقتي شوفي حال الأم دلوقتي وهي بتجاهد في تربيت ولدها وفي إصلاحهم في زمن كثرة فيه الفتن أقول والله أكثر من المجاهد في ساحة القتال البنت اللي بد بت... اللي بتجهد بنتها على الفتنة اللي صبى حواليها، الأم اللي بتدفع عن ابنها إنه ما مشيش مع شرار الخلق، الأم اللي بتخلي ابنها راجل، الأم اللي بتعلم ابنها إزاي تصلي، الأم اللي ورا ابنها يا إبني وبنتها طبعًا <تصفيق> يا إبني صليت يا إبني صليت يا بنتي صليتي، راعية. الأم اللي بتسوي راعية, راعية. ولذلك هي بحق الأم في هذا الزمان مواجهة وأي إنسان مننا ممكن يكون مواجه، مجرد مبتدأ حتى سبحان الله أمر فيه معصية لله عز وجل وكوني انت مجاهده في هذا الزمان ماذا يحب... ما اللي بيحدث في قلبك بتغيري بتغير على دينك تحس ان سبحان الله تتمني كل الناس تكون على طاعه الله عز وجل بتبلغي من تستطيع من انت تبلغيهم لكن إن مش بتقدري أنا... بعض يسأل طب انا جاهد بكلمه وانا ماشي في الطريق ساعات بتمشي في الطريق وانت ماشي في الطريق نمسك تتمني أنت ما تحققها الحق هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء احيانا سبحان الله يا بنات الأمة تبقى في بيتها الأمة تبقى مش قادره تجاهد بنتها خاصه الام ضعيفة الإيمان تبقى ممكن ترى بنتها على ضعف على ضعف وتتكسف تستحي تقول لبنتها هذا خطأ هذا لا يجوز والام بقى القوية الإيمان مهما, مهما كلفها ذلك يا طول تقول لبنتها وإبنها هذا لا يجوز أنا يعني بيني وبينك الله عز وجل الأم بعض الأمهات الضعفاء الإيمان لا يمكن ترى بنتها قدناها على المعصية ولا تتجرأ أن تقوله معصية بيحن قلبها أين الجهات في ذلك؟ تجدها المعصيه المعصية ويحن القلب لهذا الأمر ولو ممكن هي تخشى الأم إن هي لو قالت بنتها أن انت على معصية تجرحها فهتقول لهاش أو تنكد عليها عشتها فما هذا دليل شديد إن الأم ضعيفه الإيمان أو طبعا إيمانها ضعيف لو كانت الأم يا بنات إيمانها قوي اللهم إني بلغت. اللهم فاشهد. ربنا لا يرضى بذلك يا بنتي. اللهم إني بلغت. اللهم فاشهد. لكن الأم تشوف بنتها أو ابنها. الولد ما بيصليش الأم ترى مثلا والولد بيذاكر ويبقى متفوق. والبنت كذلك. الأم ترى ان ذلك سعادة البنت في ذلك. أو ان الأم ترى سعادة بنتها تتجوز ويجلع العريس وكذا. وهي على معصية. ولا تغار الأم على معصية البنت وبرزة البنت لله عز وجل بالمعصية. مش غيرتها على ان البنت سبحان الله تتمنى ان البنت تتجاوز وتبقى سعيدة وكان يوماني وما تكونش ابدا مش قادره تزوّقها طعم سعاده الإيمان بالله سبحانه وتعالى <تصفيق> اين الجهاد؟ يبقى دي أم في سبيل الله لا طبعا ده مش جهاد أبدا فنحن نتكلم عن الجهاد يا بنات يمكن نقول طبعا احنا لا نجهدش كلام ده للرجال. او رجال يا اها في هذا الزمن في جهاد لا بد سبحان الله خروج الجهاد الرجال او سبحان الله يعني كما ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه في أمر الجهاد لكن بالنسبة لمرأة هتقولي طبعا ما عنديش جهاد لا انت عندك بأعظم جهاد لانت لو جاهدتي أعظم جهاد جهاد النفس بأعظم جهاد في الزمن ده حولنا في كل مكان حواليك لأنتي مشي على الطريقه وكل معظم اللي حواليك بعيد على الطريقه تجد نفسك غريبة طبا الغرباء طبا الغرباء تحس حتى احيانا في بيتك وفي أسرتك وانت في أسرتك تحس ان انت غريبة لو عملت طاعه يستكسوها جدا يقولك يا مش كتير شويه ده يعتبروا نعم اه مثلا لو جلست مع يكون فيه كلام في الله عزوجل هو يبدأ كله كذا لا تغيرونا لو مثلا اتكلمتي مثلا في امر الموت او في امر النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا انه اكيد الناس اكثرهم ذكر للموت لو كلمتي في المسألة دا هنختبط عقلنا علينا بالموت نشوفو النسيرة تانية نعم آه. آه وبالنسبة له مثلا بعض الناس تقولك ايه طب روحوا, روحوا عننا شوية ساعة مش ربنا بيقول هم يقولوا ربنا بيقول ساعة و ساعة هم نسيهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى الساعة التي لنفسك ها الساعة احسنتي الساعة تانية تجيش عندهم طيب بالمرة هي كل الساعات الساعة و الساعة دي ساعات كلها فيش مافيش جهاد نفسك مافيش أعظم جهاد أعظم جهاد أعظم جهاد يكتبوا ربي يربي علينا وجهاد جهاد النفس يا بنات انك تجهدي نفسك والجاهدي في تربية ولادك والجاهدي في تحمل مسؤولية بيتك وجهدي في, تعامل في تعاملك مع زوجك وتجاهدي فعلا انك تصبري طبعا الامر عايز صبر شديد قد يتعرض الإنسان في حسن تباعه إلى أمور شديدة جدا جدا جدا ممكن الإنسان بها يعني سبحان الله يخرج عن, عن الطريق واحدة تيجي تشوفي سبحان الله مثلا من يعني لأنها مش عارف الطريق مش عارف جهاد النفس واحدة مثلا يحبس من زوجها شيء تروح عامل إيه؟ أول شيء تعملوا إيه؟ زي مثلا واحدة اختلف معها زوجها وكذا تقول تبالله لقلع الحجاب تروح لقلع الحجاب يحب. ودي قلعة الحجاب ليه؟ او دي قلعة ألعب... من جوزها هيقولوا من جوزها او تأتي بطريقه اخرى طريقه اخرى هي نفسها عامره بالسوق ويأتي بعد كده زوج هيقول لها إيه؟, ايه مثلا الزوج انا بيقولها له جوزها يعني الزوج اي زوج يتمنى ان مراته تبقى يعني مصورة تروح قاله الحجاب ليه قلعت الحجاب ليه قلعت غطاء راسك او ليه قلعت شلتي نقابك او كذا تقول لي عشان ارضيه اصل بالنسبة للزوج لو ربنا امر لو حد يزغل طب ما قلتش لا طاعه في معصيه الخالق ليه مثلا فالمسألة فيها جهاد نفسي يا بنات لكن الإنسان بيتبع هواه، لو اتبعت مش يشتجهدي نفسك قبل. لأن النفس سبحان الله النفس تميل إلى تركن ترك إلى الراحة وإلى الدعا وإلى السهولة تاخد الأمر سهل جدا الأمر السهل تاخده فالأمر الصعب تسيبه لا الجهاد عكس كده إذا وجدتي نفسك تميل إلى الدعا أو إلى الكسل أو إلى التراخي، إعلاني أن ذلك الذي يهوي بك عشان كده تسمى هوا النفس فجهديها على هوى النفس هنا في الآيات الآيات منها أنه بحسب إيمان العبد يكون جهاده في سبيل الله بحسب جهاد العبد بحسب إيمان العبد يكون إخلاصه لله زي ما قلتلك كل مكان الإيمان كل مكان الإيمان قوي الإخلاص والله لا يريب عنك لحظة كل ما يكون الإيمان قوي الإخلاص لا يريب عنك لحظة كل ما كان الإيمان قوي فالجهاد في سبيل الله من أثاره طبعا الإيمان ومقتضايات ولمريزونه كما أن القتال في سبيل الطاغوت من شعب الكفر المؤمن يقاتل في سبيل الله والكاثر والطاغوت اللي هو إيه بنات كل ما عبد من دون الله فهو لو عبدت هواك، لو عبدت شهواتك لو عبدت الشيطان هتقولي لي أعبد الشيطان إزاي يأمرك فتاة وينهاك في ذلك الأمر مع أن اليوم المخاصمها هيخصمك في المسألة أقول لها يقول زي ما انت عارفين في خطه الشيطان في النار يعني النقطة الأولى في هذه الآية الثانية ومنها أن الذي يقاتل في سبيل الله ينبغي له ويفصل منه من الصبر والجلد ما لا يقوم من غيره يبقى الخارج يجاهد في سبيل الله لابد أن يكون متحلي بالصبر خلي بالكم وين في خارجة بطلب العلم الشرعي أنت مجاهدة في سبيل الله من سبل المجاهدة في سبيل الله طلب العلم الشرعي من سبل المجاهدة في سبيل الله سبل المجاهدة في سبيل الله أنك تكوني تكون تربيةك سبل مجاهدة النفس في, في سبيل الله أنك تقوز على دينك والقابض على دينه في هذا الزمان اه والله تلقابض على جمر من الناس ولو جاتي كل الناس خلفه يقوله بس كل الناس بتعمل كده يعني انتم صحة وناس غلط يعني انتم بتقولي لا يغرر انك تقلب الذين كفروا ايه ولذلك منها ومنها ان الذي يقاتل في سبيل الله ينبغي اني يتحلى بالصبر وهو اعظم خلق كل من يجاهد في سبيل الله او يجاهد نفسه سواء تعلم علم الشرعي او طلب العلم يعني باي في طلب العلم الشرعي لابد ان يكون متحذيا بايه بالصبر طبعا ولا يقوم ذلك بغير فإن كان من أولياء الشيطان، فإذا كان أولياء الشيطان يصبروا على ترك القتال، يعني متي نشوف أولياء الشيطان يصبروا على المصية بشكل شديد جدا يبقى أولياء الرحمن ما يصبروش على الطاعة، يبقى أولياء الرحمن ما يصبروش على المجاهدة، يبقى أولياء الرحمن ما يصبروش ما يصبروش على طلب ربي سبحانه وتعالى، وإذا كان أولياء الشيطان بيصبروا على الباطل، فأهل الحق أولا إنهم يصبروا على الآئد. الحق طبعا ولذلك ان تكونوا تألمون فانهم يعلمون كما تألمون وترجون من الله انه لا يعلم انتو بتتجرحوا بجيركوا جراحوا بتتعابوا وبتمرزوا بس الامل والرجاء كبير جنة عرضوها السماعة والارض اما الثانين فانه برضو بيألموا يعني بجيرهم جراح، بجيرهم لكن بقى هم ايه اللي انتو بترجوه غير اللي هم بيرجو. انتو بترجوه الاخرة هم بيرجو الدنيا انتو تتمر الجنة هم تتمر النار وليقسى المصير ومنها وهي الثالثة أن الذي يقاتل في سبيل لا معتمن معتمن على ركن وثيق وهو الحق، ولذلك اللي يركن إلى الله يا بناتي، بيركن على الركن الشديد، واحدة تقول والله مريش ما, ما, ما والله ماعندي حد معى أبدا لا إذا مش واخد بالك إن اللي مع الذي يركن فأين وأين الله اللي بتركن على الله ولا مكنتش معه أي أحد. لا معها مال ولا معها زوج ولا معها ولد لكن لها ركن شديد بتركن عليه كل قوية جدا لأنها بتركن على القوي العزيز لو ركنت على البشر بتركن على الضعيف لو تركنت على أي شيء في الدنيا بتركن على شيء زوال أما إذا ركنت على الركن الشديد بتركن على الذي يعينها وعلى الذي يقويها وعلى الذي يعضدها وعلى الذي سبحان الله ينصرها هذا هو الركن الشديد احبائي ولذلك بتعتمد على ركن وثيق وهو الحق وهو التوكل على الله ولذلك اللي بيخرج في سبيل الله أو اللي بيجهد في سبيل الله بيجهد في سبيل الله وأنا أقول لكم مش بس خروج في المعركة في كل سبل في كل طرق الجهاد في سبيل الله أقول في طرق في كل طرق الجهاد في سبيل الله لازم يصاحبك التوكل والتوكل يكسبك قوة خلي بالك توكل توكل على الحي الذي لا يموت في كل أعمالك اركني على القوي العزيز وتوكلي على الحي الذي لا يموت فصاحب فصاحب هذا الأمر قوي فصاحب القوه والركن الوثيق يطلب منه من الصبر والثبات والنشاط ما لا يطلب ممن يقاتل عن الباطل لما تيجي الانسان بيقا بيقاتل عن حق أو بيدفع بحق انت بتقولي انت خارجه ليه خارجه تعلم العلم الشرعي والله بصحى من بدري والله بنجلس كذا ساعه وآه بس انت بتقتلي عشان حق انت بتحبسي نفسك وتصبري علشان حاجة كبيرة قوي ان سبحان رب العرش العظيم انت ماشية طول ما انت ماشية وطول ما انت تصل الى هذا المقام انت بتخوضي كده انت سبحان الله بتفتوكي طريق للجنة هدفك طريق للجنة وغيرك هدفه طريق لايه للنار يعني تخيلي مثلا اثنين ماشيين اثنين جنب بعض واحدة جاية تحضر درس بنتكلم في عنا القرآن أو عن أسماء الله أو عن فقه أو عن أي مسائل شرعية وحدة خرجة نشيت معها نفس الطريق واللي مطلع على السرائر هو الله أو وحدة أعدى معنا زي اللي بيعودوا معانا في الغرفة كده قاعدين حبسين نفسهم معانا زي ما احنا محبوسين على الطاعة هم كمان محبسين نفسهم على الطاعة حبسة نفسها على طاعة سماع أطيب القول عن الله عز وجل وفي نفس الوقت وحدة تانية حبسة نفسها بس على حاجة تانية خالص دي أعدى على النت ودي قاعدة على النت. ودي والثالثه نايمه هل يستويان مثلا لا يمكن الثانيه خارجه خطه دي خرجة تتعلم تستقيط كده سبحان الله تغرف من الجنه والثانيه خارجه رايحه مشوار في معصيه اي صوره صور المعاصي كثيره هل يستويان مثلا هكذا هذا هذا فقاتلوا أو يكون رب ومنها ان الذين يق... الذي يقاتل في سبيل الله معتمن على ركن وثيق وهو الحق والتوكل على متوكلا على الله فصاحب البا صاحب القوه والركن الوثيق يطلب منهم من الصبر والثبات والنشاط ما لا يطلب ممن يقاتل في سبيل الباف الذي لا حقيقه له ولا عاقبه حميده لها فلهذا قال ربي فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيف كيد الشيطان ازاي كيد الشيطان ضعيف منه؟ معنى ان كيد الشيطان كان ضعيف هو كيد الشيطان ضعيف فعلا ها خلي بالكم الاستعانة بالله تحتاج إلى قوة ولذلك اللي بيستعيذ بالله بيسأل بعض البعض الاستعادة بالله تحتاج إلى قوة كحامل السيف لا يستطيع حامل السيف أن يضرب به بقوة الى إذا كانت يده قوية لو مسك السيف بقوة قاتل العدو بقوة لكن مسك السيف هو قاعد يرتعش واحده تقول أهوذ بالله من الشيطان الرجيم ده انا خايفه من الشيطان قوي طب ازاي ده القوه ازاي ده هي ركابها ويركبها ده سبحان الله دي واحدة بتستعيذ بالله تقول ايه خيفة بعض من الناس كتير جدا ورعازه بالله بتخاف جدا جدا لو قاعده مثلا في بيتها ما كانش معاها حد واحدة تقولي مثلا يعني كان من يؤنسها في البيت مثلا او كان من معه في البيت او الله عز وجل تقول مش قادره اروح في البيت ابدا ليه بخاف ما تران من ايه يعني خايفه من ايه بتخاف من العفاريت من الشيطان العفاريت وهي تنسى انها في صفه ملائكه إن كيد الشيطان كان ضعيف إزاي إنك مجرد ما إن ربنا سبحانه وتعالى يذكر الله يذكر اسم ربي يخنص يبقى كبير الشيطان وجاسم على القلب جاسم على القلب طول ما الإنسان خايف منه يتنفش وينتفخ ولذلك ما تلعنهوش أبدا ما تلعنيش الشيطان ده كده بتديله كأنه بتديره إيه لا بس قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم استعيذ بالله استعيذ بالله من الشيطان الرجيم اذا استعزتي وكانت استعزت, وكان استعزت بالقوي اصبحت تستعيذ من بالقوي من من من الضعيف مجرد ما تقولي اعوذ بالله بقوه من الشيطان الرجيم يخنس هذا الشيطان بعدما كان منفوش يخنس هذا الشيطان فيكون في كالايه زي العصفور الصغير اي لبما الوجعي في الاول كان ليه خرصوم كده وسقوة ورابط على قلب الانسان سبحان الله يأتيه بخير ورجه لكن مجرد من الانسان يذكر الله او يكون في مجالس مجلس ذكر او يكون سبحان الله في قراءة القرآن ولذلك اعظم الطرق للبعد عن الشيطان الرجيم كسر قراءة القرآن بس كسرت قراءة القرآن بايه بحقه وبتدبر لكن مجرد قراءة القرآن وانت خايفه في مسكن لكن من الشيطان ولذلك في نتوى العياذ بالله بتبقى كل رعبها من الشيطان مع ان الشيطان كما قال ربي كيف ضعيف جدا مجرد ما يوحيلك أو يوسوسلك بشيء وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم هيذهب بذلك هيخنص هيصغر هينصرف إذا كانت أنت قوية في استعاذتك ولذلك كل المعاصي يا جماعة يقف على, على طرق المعاصي الشيطان. يدعوكي للمعصية يدعو الإسان للمعصية طرق طرق طرق على رأس كل طريق شيطان يدعوكي للمعصية يا شيخ نامي ما تصليش الدنيا برد كسلي قيام لقيام الليل هتصلي الفجر ويصلي يما أولى الشمس ما تطلع واحد واقف هنا واحد واقف هنا يا شيخ تعالي بتروحي مجلس علم تعالي نقعد ن... مش عارفة نروح الكافي ولا نروح نروح <تصفيق> <مش عارفة. تصفيق> <تصفيق> الشيطان قالك كده شفتي والله ما الشيطان شفتوا ومجرد ما يقوى الانسان عليه والله يا بنات ما في مره الانسان يستيقظ من نومه الا يلاقي نفسه تعبان تعبان مش قادر ينهض من السرير مش قادر على طول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويستعيز ينزل ويعيش في جو ال الجو سبحان الله هذا الجو النقي تجد سبحان ربنا سبحانه تأتي القوة من عند الله والمدد من عند مين من عند الله سبحانه ما هي ما إحنا بقول طبعا من تعرفين لما تيجوا في كتاب اللي هو كتاب في العقيدة في الله بتاعه الدكتور عمر الأشقر عالم الجن والملائكة في عالم الجن والملائكة يا بنات لو قرات كتاب الدكتور عمر الأشقر بتعالج الجن والملائكة إيمان بالله وملائكته وكتبه يروس لها أكين الإيمان الكتاب رقم يمكن تقريبا. آه في عالم الجن والملائكة لما بيقولك الملائكة طبعا كتاب الواحد بس في عالم الجن متكلم في الشياطين فبيقولك طبعا بيقولك ان طبعا الشيطان عوز بالله من الشيطان الرجيم يعني من ضمن من ضمن أفعاله طبعا أفعاله يأذز على المعاصي أذن الشيطان يأذز على المعاصي أذن يعني يدفعك للمنصيه اه تؤذيهم ان اصلنا الشياطين على الايه تؤذيهم اذن فلا تعجل عليهم انما لهم مده فتشوفي ان الى الرحمن ونسوق المجرمين الى جهنم فيفضل الشيطان يوسوس لي لك حتى الشيطان يحزنك اذا ما عمل لكش معصيه ابدا يبتدي يقعد يحزنك شوفي عندك ايه شوفي مثلا جوزك بيعمل فيك ايه شوفي بنتك بيعمل ايه يكبرلك الامر شوفي مثلا فلانا قالتلك ايه يكبرلك الامر جدا لدرجه يكرهك في كل من معك ده الشيطان ولذلك سبحان الله من أحوال الشيطان هو أن يقفلك على كل باب ليحزن الذين آمنوا إلا بإذن الله لما تيجي تنظري إلى هذا الأذى وهذا فعل الشيطان ولذلك نقول يقول هو بالنسبة في كتاب أنه لما النبي صلى الله عليه وسلم التكلم عن الشيطان ذكر الشيطان هتلاقيه برضو في الكتاب الدكتور عمال أشقر كل الحديث اللي ذكرت في فعل الشيطان أو, أو ما يفعله الشيطان بالإنسان أذى الإنسان يأذي الإنسان من ضمن اذى الإنسان هتلاقيها برضو إنه لما يولد المولود بيعملوا إيه بيجد فين ويأوى زيت يولد نعم شوفي سبحان الله من ضمن, من ضمن أذى من ضمن أذى البني آدم إنه يجد الزوج والزوجة يفرق بينهم ويرسل يرسل صرايا بنوده وانت افضل افضل جنود الشيطان باجه يجي يقول له عمالتك ودق خلت فلان اتل وخلت وده يقول له انا فرأت من زوج وزوجته اذا انت اعظم ايه اعظم عمل عند الشيطان انه فرق بين المرء وزوجها فاعماله كثيرة جدا لبني ادم من ضمن اعماله بني ادم بعض الامراض بعض الامراض اللي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الامراض تأتي من نفس الشيطان العلاج لهذه الأمراض كسرت السرع صرع منهم صرع منهم شيء يعني فرعين فرع يعالج بالعقاقير وفرع يعالج بالروقية الشرية ولذلك من أفعال الشيطان أيضا الاستحاضة رقدة من رقادات الشيطان لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هو يفعل الرقدة دي ويقول الشيطان هي أي رقدة من رقادات الشيطان إذا إذن الشيطان من ضمن من أفعاله لبني آدم إنه دايما يخليه حزين، يحزنه يبعده عن أماكن الخير يقربه من أماكن الشيطان يعيد البني آدم دايما يعيده الفقر دايما يعيده بالفقر أنت هتصدق ليه؟ هتسيني لولدك إيه؟ أنت بتعمل كده بتنفق النفقة دي ليه؟ هت... الشيطان يعيدك من الفقر الشيطان يولع العلاقة اللي بين الزوج والزوجة يخلي الزوج ده يشوف مراده كأنه عفريت، ووالزوجة تشوف ما يجوزها تقول يا هذا الله مش طيأ مش طيقة أشوفه ولا أشوفه ده الشيطان، لما تيجي تشوفي سبحان الله بعد كده <تصفيق> من ثمن الصعيد <السجل تصفيق> قلنا ما الشيطان رجيم وتابع ما إن العلاقة أو تزداد العلاقة تقول إذا اللي راح كنا ده يا سبحان الله، بس زي لما تيجي الأمر فيه علاقة كده في البيت في بيت بين الزوج والزوجة كثير من الاستهزاء من الشيطان الرجيم. لأني يريد أمر يريد أمر الشيطان هناك بعض الأمراض وأقيل بعض الأمراض وقيل حتى الطاعون وقيل بعض الأمراض خلي بالكوا بيكون سبيلها الشيطان نعم ما لما بقولك سبحان يقيل فولذلك بعض الأمراض ولا نعرفها يعني حتى في أمراض النسب المبيض وبالنسبة الاستحادة بتقول يعني أنا عارفة كانت تقولي دكتور أماني بقول لها كل الاستحادة بتاركوا أسبابها أيتي بعض, ال... بعض الاستحادة ما يعرفوا لها سبب إلا وهي الأكثر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فشوفي يعني و... وما ينطق عن الهوى إذن في أشياء كتير جدا ممكن يكون مثلا سبحان الله أمراض إحنا في العصر ده مش عارفين سببها إيه مش عارفين نصبه إيه وقد تكون من الشيطان <تكتورة> نعم. في المولود الجديد. نعم. أول الأدين يا سبحان الله. حتى بتقولي للمواليدات معايا الولد أو رفع فبتقولك إن هي لما بتولد الولدة فأول ما الولد ينزل يعيط المولود ينزل يعيط فهي تقول اللي للمسا... بساعده يعني تقولهم انا, أنا هقول حاجة دي وقت هتسكت تروح وروح وعمل... عاملين ازام بدليل ان استرق من الشيطان بدليل ان استرق من الشيطان بدليل ان سبحان, سبحان الله اه طبعا استرق ايو نعم ولذلك لما تقرأوا على كتاب سبحان الله هذه المسألة آه الشيطان آه يعني يسبب, يسبب حرائق عشان كذا النبي صلى الله عليه وسلم قالك ما تسبيش في بيتك شعلة أو تسبيش نار، قالك سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إنه يا أخذ لما يكونون فاعلين فارج، إنه مثلاً في شعلة في بيت في يروح محرك الفار تروح الفار قرية تولع أن تولع النار في هذا البيت. يعني أنت كل الفار من الحين؟ لا لا لا بيقولك إنه ممكن يكون في هذا الأمر لو في فقر وإفار يعني، وممكن في شعلة ممكن تحرك هذا الأمر بأنها تولع النار. آه ففي كتاب اللي هو عالم الجن والشياطين في مجموع فيها كل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكن ايه التسلح يعني احنا اعظم تسلح ضد الشيطان ذكر الله اعظم تسلح ضد الشيطان قراءة صلى ورقيت في بيت ما هو بيت يا بيت غفلة بيت يرتع فيه الشيطان بجد البيوت بتين مش بتين ها بيت فيه غفلة وبيت فيه ذكر بيت اللي فيه ذك بتوضح طالع منه نور ما في معروف السنة بنوري البيت الثاني اللي فيه غفلة ولا جايز باللي بيت بأرتع فيه الشيطان مزامير الشيطان وأفعال الشيطان والنظر في كل ما يرضي الشيطان بعض الناس اللي آباء طول النهار والليل آباء تنظر بعنيها إلى المذقاص في دي مش مش كل أشياء لترد الشيطان كل ذلك هذه بيوت هذه بيوت يرتع فيها الشيطان بيوت لم يذكر فيها الله واحد داخل بيته ما بيؤرش الأذكار اللي هو داخل بيته علشان الشيطان اللي هياكل معه يأكل هياكل معه هو داخل البيت ما بؤرش الأذكار ولو داخل انسان بيته ما أش بسم الله إيه بسم الله خرجنا بسم الله وعلى الله ربنا تبارك السلام عليكم ورحمة الله الشيطان يعامله في الوقت دافير دافير وزيق قيل الشيطان في بيت الذي يذكر الشيطان خمين يعني واكلهم لغلغ بيأكل معهم في الأكل ما بيسميش في الأكل عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأكل الشيطان بيأكل معانا إذا زك بيقول لما جات جارية هجمت على الأكل ولم تسمي يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أو كما قال في الحديث مسكت يده مع يدها نبي وسم نيش وزيك نعلم ولدنا زل يا حبيبي برحمنا سمي لما تيجي تأكل كل من يمينك كل ب بيمينك وسم الله وكل من أمامك لازم نعلمهم لأن سبحان الله يا جماعة الشيطان ولذلك لما تيجي تشوفي سبحان الله تتركي من طعامك لازم تدي له لو تركتي من في طبق أكل أو تاع لازم مثلهوش لأنك لو رميتي أي كسرة من الأكل يعني أو طعامك أنتي ترميها للشيطان بتأوي لأن الشيطان لو إن الإنسان مثلا ساب طبق أو شيء أو رمى في زبالة أو سبتي في الكباية شيء أو كده إنت بتطرقين فعلا بحق الشيطان شربي لآخرها بعض الناس كانت بتقول إيه زمان كانت الناس عندهم إيه لو مثلا ننسابوا لو شربوا كباية كلها كانت يا الأمهات إيه؟ يقولوا علينا إيه دلوقت يقولوا البلاد مفجيح ولا يقولوا البلاد يعني عندهم إيه حاجات كده طبعا هو كده الشرع بنات لا الشرع لا نعلم بنات ولذلك نعم. لا هو أدي كان عنده كم سنة؟ شاب على ذلك. حاولي برضو للوقت. حولي. هو حاوليه لو هو حب لو هو حب أنت عارفه هيجاهد إن شاء الله والله ان شاء الله فن... النقطة دي مهمة جدا يا بنات إنهم ايه دا من أعداء اعداء الإنسان الشيطان ولذلك أعظم شيء نجاهد جاهد الشيطان أعظم شيء كسر ذكر الله سبحانه وتعالى. ذكر الله يطرده ما أن يذكر الله عز وجل يطرد الشيطان البيت الذي يذكر فيه لا بيته يطرد منه الشياطين شوف البيت كده اللي فيه ذكر كتير لله عز وجل تدخلي البيت ذكر فيه سكينة شديده جدا وطمأنينة ادخلي قصر ومفهوز ذكر الله عز وجل يحس مستوحشه يحس في البيت ده وحشه طبعا مع انه فيه كل اللي هو امور دنيويه الناس بتحبها لكن من فيوز ذكر لله عز وجل ترتع فيه الشيطان في كل مكان تخلي بيت بعض البيوت تجد سبحان الله يا جماعة في أشكال مما نها عنها رب سبحانه وتعالى واحد حاطط تلفوزه بعض الناس كده زي بيتها كده واحد يزين بيته اه الله في ناس بتزين قصارها كده عارفين الموزه بالتماثيل عارفين موزه اللي كان اللي مش عارفه مين بيزود لها في الاوقات واحد يزين بيته مش صورهم يعني بتماثيلهم وهي سبحان الله يشرك بها يتخذ, يتخذ ند من دون الله بيعظم اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني ما هي تيجي تخليه كسور كسور دي الشكل دي كسور ايه دي مزلية. دي في المعاصي ولذلك البيت المليء ملئة بالطاعة وملئة بذكر الله عز وجل بيت فيه سكينة ولو كان بيتا فقيرا مش العبرة بالفقر ولا العبرة بالقلة ولا العبرة بالقلة أبدا العبرة اللي ليكون مع الزوج والزوجة العبر بأن البيت ده بيطبق شرع الله. العبره بأن البيت ده في ذكر الله سبحانه وتعالى. يبقى هنا، فقاتلوا اولياء الشيطان. ان كيد الشيطان وتأكد انك لو قتلت الشيطان في الأول الإنسان يكون متصالح عليه الشيطان. في الأول الإنسان يكون متصالح عليه الشيطان بيبقى الشيطان أقوى منه. لكن بالتدريج الإنسان لما بيقوى بيجيء منه الشيطان. لما بيجد بيق... حتى لو بيقول له كلمه مش يغلب مش يغلب أرضه لأنه يستعين بالعنده الأسلحة الأسلحة ما هي الأسلحة ضد الشيطان ما هي أسلحة المؤمن مع الشيطان أولها أول حاجة استعان بالله ذكر الله الحيطة والحذر الحيطة والحذر من حب من من ك من من أبواب الشيطان لأن أبوابه طبعا الحيت والحذر لأن الشيطان سبحان الله لي زي ما احنا عارفين مداخل كتير فالحيطة من هذا من هذه المداخل لأنه ولذلك لابد أن يكون هناك علما بمداخل الشيطان علم بداخل الشيطان علم بطرق مجهلة الشيطان دي اللي هي التغلب على الشيطان الاستعانة ال ال بالله الأذكار أذكار الصباح والمساء أذكار الصباح والمساء التوكل على الله عز وجل قراءة قول لا إله إلا الله وحد لا شريك له إنه الملك إنه الحمد وهو على كل شيء قدير وإعיה مصير ما مرة آه قراءة سورة البقرة دائما قراءة سورة البقرة في البيت في البيت أيت الكرسي هيئة الكرسي خاصة الدبر والصلوات الآذان الآذان الوضوء الوضوء آه. طبعا اللي هي ما تعوز الإنسان شيء أكثر من كل هذه تحبط الشيطان كل هذه تحصل الشيطان من أعظم أشياء تعين الإنسان على حبل أو طرق الشيطان الصحبه الصالحه لأن الإنسان ما يكون لوحده ضعيف لأن الشيطان قريب من الواحد وبعيد عن السياق قريب من الواحد جدا يتسلط عليه تسلط شديد ثم أنت قاعدة وانت ما أنت على الواحد يكون ما معكش صحبة صالحة مش عاد في مجلس تجد الشيطان قاعد يفكر ويدوب يا نشيك ويجيب لك الأحزان كل الأحزان عندك وكل الناقص في حياتك يجبه لك الشيطان لما الإنسان بيكون منشغل بالله عز وجل في صحبه صالحة ما بيديش فرصة للشيطان لحظة مش فاضي أنت عارفين إنسان مشغل بالله بنات مش فاضي يعطي للشيطان فرصة ان الشيطان يدخله لكن الفراغ من ضمن أشياء اللي هي من مداخل الشيطان تغلب الإنسان على الفراغ نعم لا الشات نعم لأن الزئب لا ياكل الشات الايه نعم بالضبط يعني شو ياخذه القطيع وتروح طلع من القطيع تفتكروا الزئب هيقدر القطيع لكن على دي سهلة لكن ولذلك دايما الإنسان يخيج. لو لك صاحب لو ليك صديقة, لو لك صديقة أو أصدقاء في الله يكون على الصلاح عضي عليهم بالنواجد مثل فيهم فهم عونا لك على طاعة الله عز وجل وبعد لك عن الشيطان وفي كل الخائف لا طبعا قوة البدن قوة الإيمان ليس القوي القويم لا <تصفيق> ضعيف كان بكاء أو كان ضعيف جسمه أو وكان سبحان الله كان النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود يسمع عبد الله بن مسعود وهو بطيء الهواء ولو ساقين دقيقةين بن فكريني بناتي و لكن ولما كان سبحان الله من من ال... الآ يعني لما كان سبحان الله هو طلع النخلة و و يشوف عادين يشوفه على صخرة لا إحنا نضحك على حد يكون ضعيف يتبقى والله يتبقى والله لو خيرا قوه في الدفاع عن الحق بالدفاع عن الحق جميل وذلك الامر لكن سبحان الله مش شرط كمان خد لان ممكن الانسان يكون قوي البدن جدا لكن ما عندوش اي ايمان الطاقهيه دلوقتي البدنيه عنده سيكو وعنده وعنده عنده عنده وعنده, وعنده العتاد وعنده قوة العضلات وعنده لكن فيش هنا جوه حاجة ابدا طيب. يبقى هنا يا بناتي الكيد سلوك الطرق الخفية في ضرر العدو فالشيطان ان بلغ مكره مهما بلغ فإنه في غية الضعف الذي لا يقوم لأدنى لا يصيح ولا الكيد له إلا يعني ولا كيد له إني عبادي ليس لك على إيه ضعوا هذه الأيام يا لو انت عندك وساوس في الشيطان وساوس في الشيطان, وساوس في الشيطان. افتكر الآية دي. إن عبادي ليس لك عليهم إيه؟ إلا من اتبعك من من وفاكرين اخر صوره صادر اللي هم نهاردة هم فيها إيه في الشيطان قول الشيطان وعذتك لعبوينهم أجمعين الشيطان بيخفل لعبوينهم إلا عبادك منهم إيه قالها الحق والحق أقول لأن أن جهنم من؟ ومن وقال له بربي سبحانه ها بعد كده بقول إيرا قل ما أسألهم ايه من أجر هنا اجر ولا من اجر هنا من اجر وما انا من المتكادثين انه هو اللكر للعالمين ولا تعلمون من يعني الشيطان في كل مرة بيتوعد عاد قعد يقسم يقسم ربي سبحانه وتعالى أنا الشيطان إذا يسرع ويسرع ولا لا ما انا بقول للسفاكين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان سبحانه يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم واسام فقط لما هو سبحان الله انتم عارفين في قصة الزكاة لا هريرة لما اتاه الشيطان وقعد ياخد يقول له عياله ويقول له يا لا ويطلب منه وياخد مال من ابو هريرة من مال الزكاة من مال المرسمين ويرجع يتاني يوم يأتي مرة ثانية ثم يأتي للثالثة فقال له سأبلغ أمرك سأرفع أمرك لرسول الله عليه وسلم فقال له بقى علمت شيء فعلا الشيء ده يحرق لذلك أكثر شيء من أكثر الأشيء اللي تتحرق الشيطان أيت الكرسي مجرد ما تجدي نفسك دخل في دماغ شيء اقرأي في الكرسي عايزة تنامي مش جايلك نوم اقرأي أيت الكرسي يبقى هنا يا بناتي هنا وكيد الشيطان إن كده الشيطان كان إيه ضعيفة طيب نقف عند هذه عند هذه النرد كان عشان الشيطان أطرش شو أطرن شوية نقف الى هنا مشكلة نعم نعم من ضمن الأشياء اللي بها من الشيطان عند دخولك الخلاء عند دخولك الخلاء استعيذ بالله من الشيطان الرجيم بعض الناس يا جماعة لما تدخل اللي هو هذا المكان يعني بتقعد فترة كبيرة المفروض المكان دا لا نقص كثيرا لا لا لا لا لا لا يا حبيبتي لا لا لا لا, لا ده نور ده من, ال... من كوبانيه النور مش من... مش الشيطان لا هو ده دلوقتي معانا على طول بقى ده احنا نقعد معانا ده احنا كل يوم يوم أسأل ربي السؤال لصاحبة الجهة السؤال هذا من تسأل السؤال ده عايزة تخرج تجاهد في سوريا <تصفيق> أسأل ربي أن يزفق أجر المجاهدين أسأل ربي سبحانه تعالى لعسك أسأل ربي لا أسك الفقرة يعني دلوقتي هناك الفقرة التانية لإيه إيه بنات الفقرة التانية عشان إحنا عندنا المعارضة حاجات كتير جدا عندنا المعارضة كمالات الرسول صلى الله عليه وسلم المفروض اننا ان شاء الله يعني يكون يكونوا يبارك لنا في الوقت تعالوا كده نقرأ ونحن عقفنا الى عند اهتمام الصحابة رضوان الله عليهم بالسنة وبجامع, وبجامع, السنة. وبجامع السنة اهتمام الصحابة رضوان الله عليهم بجمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لان الناس اللي يتقول ايه ده احنا سنة النبي طيب اللي هي فقرة اللي هي الوجيس في علوم الحديث ماشي حبار قالت هنا بالتكملة الحديث واحنا بالإسكان الصفحة اللي هي صفحة 59 في هذا وقفنا عند اهتمام اهتمام أبو بكر الصديق رضي الله عنه اهتماما شديدا بالتثبت في الحديث وإن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما نقل إلينا نقل إلينا صحيحا إذا كان المصدر صحيح ومتأكد من إيه متأكدين من ذلك المصدر فشوف إتمام أبو بكر الصديق رضي الله عنه وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وتسبت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وضع الخليفة الراشد والإمام العادل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقبول الحديث. أبو بكر الصديق قالك حض ع منهج لقبول حديث النبي صلى الله عليه وسلم. مش أي حديث يقبل مع إنه كان حديث عهد بالنبي كان في حديث عهد برسول الله لكن على الرغم من ذلك شوف أبو بكر الصديق فإن حدثه أحد بما لا يعرف أبو بكر الصديق كان ملازم للنبي إذا حدثه أحد بما لا يعرف قال له البينة. ولو كان ال الذي أمامه ثقة طلب منه البينة على ما يقول وليس ذلك شكا في الصحابي كان صحابي كان ملازم الصحابي يعني ملازم لمن نبي. من النبي كان أبو بكر الصديق ليس ذلك شكا في الصحابي بل من أجل التثبت والاحتياط خوفا من النسيان يمكن يكون نسا يمكن يكون كلمة زيادة أو على كما يمكن أن أضاف شيء أو نعم ولذلك الخطأ شوفوا الحفظ بهبيب والإيه كان أبو بكر الصديق أول من احتاط في قبول الأخبار أول من تثبت في قبول أخبار النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك يا جماعة ميراث الجدة ميراث الجدة في ميراث الجدة في ميراث الجدة قال لك إيه؟ جاء له توقف أبو بكر الصديق في خبر المغيرة بن شعبة في مراص الجدة. جاء له لما كانت الجدة أت واحدة القصة كانت ايه عن النبي صل الله عليه وسلم. قال جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله مراصها. أنا مثلا إيه ابن ابن مات ليه أي في المراص ليه أي في المراص. أتت تسأل أبو بكر جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله مراصها. قال لها ما لك في كتاب الله شيء انت عارفين المعارسة يا بنات فاكرين مش ما درسنا المعارس لسه فاكرينها هعمل لكم سؤال خلي بالكم ان شاء الله هعمل لكم سؤال كده في المعارسة متحان في المعارس عشان نبقى خدنا المعارسة ناسي يا بنات اول ما شوف كده سمتحان يجب كتوقت المعارس كده واكتئاب نفسي وخجر كده وكمان <تصفيق> طيب جت الجده تسأل أبو بكر الصديق تقول له انا ليا في المراس ابوك الصديق الله ليس لك في المراس شئ لاني كتاب الله لم, لم يكتب لجلد شيء. انت عارفين كتاب الله في, في سوره النساء وفي اخر سوره النساء الموريس اللي احنا عرفناها ودرسناها وما لك في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. فرجي حتى اسال الناس الله روحي في برض ما في المراسيه في الباب الله رجعي لحد ماسال ما الناس فسال الناس فقال المغير بن شعبه حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطى الجدة أو فأعطاها السدس فقال مش, هيح مش هيحكم بحكم المغيرة بن شعبة أبدا لوحده قال له هل معك في هذا الحكم غيرك فقام محمد ابن مسلمه, مسلمة فقال بسما قال قال له أنا, أنا أشهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فعلا أن لها السدس فانفذ ابو بكر فقال, فقال الجدة لك السدس هذا ما قاله النبي والاثنين عشان الاثنين ثم جاءت الجدة الاخرى جدة تانية المرة دي جاءت لعمر بقى الخطاب فتساله فتسأله ايه فقال مالك في كتاب شيء ولكن هو ذاك السدس السدس بقى فإن ابتمعت, ابتمعت عليه فهو, ما بين فهو بينكما وإيتكما خلت به فهو له يعني بقول لو انتم الاثنين يبقى السدس يتقسم بينكم هيتقسم بينتو الاثنين لو في عايشه جده واحده بس يبقى لها ايه هي اللي تاخده لكن لو في جدتين يبقى ايه طيب طبعا مش هنرجع نعيد البنات زي ما ملناش دعوه بالجدات وانا اديتكم اسئله عن الجدات فاكرينها خدنا طيب ولم يكن ذلك شكا لم يفعل ذلك أبو بكر الصديق شكا في شكاً في ذلك الصحابي ولا رد لخبر ذلك الصحابي بل توقف أن يأتي إلا ما يؤيد ويزيد اليقين بوجود هذا التشريع. إذا من الحديث بيجي لكلت إيه مطمئنة تماما الحديث ده وصلك بعد التأكد بشيئ وهو إعطاء الجدة السدس ولما كان هذا تشريعا لم ينص عليه القرآن كان لابد العمل بإيه لا بد ان العمل به واقراره من زياده التثبت في من زياده التثبت والاحتياط فلما شهد الاثنين لم يتردد ابو بكر بعمل ايه في العمل بخبره الخبر اللي الخبر كان من المغيرة دي فاخذ خبره بالتأكد من القدر الثاني عمر بقى كان بيتقبل عمر في التاكد قيل وجاء امير المؤمنين عمر بعد ابو بكر فسلك مسلك سلفه الصالح فطلب ممن ان يحدث بما لا يعرف عمر بما لا يعرف يعني بما لا يعرف عمر ان يأتي بالبينة على ما يقول وإلا عقب زيادة من الاحتياط يعني شايفين عمر كان بيعمل ايه مش عايز كماء مش عايز يسبق مش عايز ي... ده انت لو ما جاتش البيينة ده انت هتاخد بقى يعني من سيدنا عمر ما هتاخد يعني سيدنا عمر ما اكتفيش بس ان هو يقول له طب هات ما يؤكد كلامك قالوا لا ده لو واحد فيكو جالي بحديث وما جابليش بيينة هيبقى عبرة لمن يعتبر يعني شوف الامر كان محتفظ. شايفين حتى لا يتجرب احد على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذيالك زيادة في الاحتياط والتثبت وحتى لا يكترق غير الصحابة من الص... فيقول فيتقول على الرسول حتى ل... لان لو جاء واحد, واحد بس وقال انا سمعت كذا كذا ممكن بعد كده يجي واحد ويكترق زي ما احنا دلوقتي بيتجرأوا على, على النبي ويقولوا احديث مكذوبة احديث موضوع نسأل الله العفو والعافية قال معاوية اياكم احديث بيقول لهم معاوية كان يقول لي اياكم وأ... والاحديث يعني الا حديثا كان في عهد عمر لأن حديث في سيدنا عمر حديث كان إيه حديث بالعصائق حديث بالجلد، فإن عمر كان يخيف الناس في الله كم نحتاج إلى عمر كم نحتاج إلى الفاروق كم نحتاج إلى الفاروق في كل بلاد المسلمين أحسنتي والله هو واحد يكفي عمر يعدل كل بلاد المسلمين يا رب يا رب تصح عمرنا، اللهم أصلح عمرنا، وصلحنا، ونحن لو أصلحنا هلا يا، لو أصلحنا لو ربنا لو إحنا أصلحنا أنفسنا، ربنا سبحانه وتعالى يبعث لنا من يكون كفاعق عمر بإذن ربي سبحانه وتعالى. يقول الحافظ الزهبي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو الذي سَنَّ للمحدثين التسَّبُّط في النَّقْفَ وربما كان يتوقف في خبر الواحد إذا ارتاب. لا مشيقنا شبر رقم الواحد. توقف عمر بن الخطاب في خبر أبي موسى الأشعري. أبو موسى الأشعريم وطلب منه اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيه تكرين أبو موسى ما كان يقرأ الكرآن كان يقول عليه إيه مزامير اه نعم وطلبه طلب البينه على ما يقول ولم يكن ذلك يشكل أبو موسى حشل لا كان يشك في الصحابة الصحابة كان اطهر الناس وأفضل الناس وأصدق الناس ما لا يشكر في ولكن من أجل الأحساب فريدي نسى عشان يوصل الحديث حتى لا يبتلئ أحد على حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيتقول على النبي كما صرح بذلك عمر في رواية في الإمام مالك وعن أبي سعيد الخدري قال كنت في مجلس المجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مزعور أبو موسى جاء مزعور يعني فقال استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذني فرجعت محمكم الله فقال ما منعت استأذنت على عمر ثلاثة فما عمر ما أزن إيش في الأدب؟ وده صحابي وده صحابة استأذن على سيدنا عمر ما ف... ما اذنوش ان يدخل مح ماشي قال فما منعك قلت استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استأذن احبكم ثلاثا فلم يؤذن او فرجعها ما شاء الله رضا. مش الوحلة تبدل تدرب التليفون مئة الف دربة ويخلص, ويخلص التليفون وتكون يعني يا مسفينة مثلا عندك برضه تليفون تاني او عندك وحلة تقرأ بالقراءات العشرة اعدى معاها مركزة معاها. مش ادس نف في نفسك لا تضرب مره ثانيه وثالث ورابع يعني اداب الاستئذان شو قال بقى استاذنت احد اذا قال النبي اذا استأذن احجب ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع فقال والله لا تغمنن عليه بينا ببينا قال والله لازم تغمن عليك البينه حد سمع الكلام ده اح امامكم احد من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فقال ايه ابي بن كعب والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم ها وياك كذا العمر والله لم هايق معك إلا أصغر القوم عشان على الكلام ده فكنت أصغر القوم فكنت فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلاً كذا قال استأذن أحدكم ثلاث فلينزل له فليرجع البخاري نعم <تصفيق> نعم ثلاث <تصفيق> تلت... تلت... <تلت> رنات ثلاث <تصفيق> رنات وهي هتسمع التريبون وهتبص في الرقم بعد كده لو هي فضي هتبص لكن لو ترن ترن هي صعب جدا نعم ده في و على الثلاثة و على النت كمان و على البيت هلا الوحيدة بس لهول بس هو ساعة تدرى والباب وكذا وفي رواية عن مسلم عند مسلم فقال عمر خف علي هذا الأمر سيدنا عمر هذا الأمر ده خف عليا خف عليا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بيقول ايه شوفي سيدنا عمر بيتهم نفسه إزاي يقول الهاني عنه الصفق بالأسواق الهاني العمر سيدنا عمر كما في الحديث اللي ذكره مسلم الهاني عنه الصفق في الأسواق مع عمر يعني كان وهو في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه كسيف يعني. وفي رواية عن مسلم أن أبي بن كعب قال عمر بن الخطاب فلا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله. قالوا يا يا ابن الخطاب ما تكونش عذاب. احنا سمعنا فعلا من نبي صلى الله عليه وسلم كذا فلا تكونن عذبا على أصحاب رسول الله. قال سبحان الله إنما سمعت شيئا أحببت أن أثبت منه إيه مشكلة انتوا زعلانين منه أنا سمعت شيء مع ان السيد عمر سمع شيء ومن من من صحابي جليل. فأرطت أن أتثبت منه. وفي رواية أخرى عند الإمام مالك فقال عمر لأبي نوسى أما إني لا أتهمك والله ما باتهمكش ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله خشيت مش منك خشيت من الناس ثانين يا فعل. ولذلك اتضح من الروايات السابقة أن عمر بن الخطاب بين السبب الذي يحملوه على طلب البينة من أبي موسى الأشعري وهي إرادة التثبت حتى لا تبرئناه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ من ذلك التثبت في خبر الواحد لما يجوز عليه من السهوة وغيره وقد قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه خبر العدد الواحد المفرجة فنحن عدد الواحد في تويس المرأة من ديت الزوم واخذ الجلد من المجوث الى غير ذلك يعني. قال الأمدي وما ردوه من الاخبار او توقف فيه انما كان الامور اضطرت ذلك من وجود معريض يجي واحد وكذا ويجي واحد الثان يقول ايه لا عكس الاتقاب فيش كلام أو فوات شرط من الشروط اللي إحنا نستلم فيها في الحديث أو لعدم الاحتجاج بها فيه مع إنهم متفقون على العمل به لكن قد يأتي شيء يعرض الآخر فلذلك أجمعنا على أن ظواهر الكتاب والسنة حجة وإنجاز تركها وطاعوا يعني مفروض إنك تأخدي باله بما جاء في النبي صلى الله عليه وسلم لأن كما ذكرتم بداية ان سنة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت إيه إن هي إلا إيه مبينة موضحة وجاءت من إيه وجاءت الوحي لأنه لما كان يجد فيه مسألة فيها خلال فالبنزل ياتي الوحي تاني جبريل عليه السلام يصحح له المسألة نعم طب أمير المؤمنين عليه احنا كلمنا في التثبت أبو بكر التثبت. وتثبت أمير المؤمنين عليه رضي الله عنه إلا حاولي والأخوات إلا بلاكم تقرأ صورة كده من بعض الفرق الضالة في رقع حقنها كده الرقع مكتوب عليها إيه مددي عليها حسبنا الله ونعمل وكيل، يعني كان عليه هو ايه ولا الانام والانام فاسال الرب سبحانه وتعالى ان ترد المسلمين الى دينهم والى سنه نبيهم صلى الله عليه وسلم وان يروا وان يبين لهم الحق من الباطل وان يبين لهم الحق من الباطل سبحان الله شوفي اخت كانت في تقول وهي يمكن اخت جت معانا نقول لك اخت واحده معاها في العمره بشفتها ويمكن كانت حريصة على المسألة شفت واحد على طول تطلع وتنزل بتعرف لما تروح العمر ترى الأمر شديد على القلب تطلع وتنزل وتطلع وتنزل وتطلع وتنزل وتصلي ما تصليش معانا ما بيصلوش معانا طبعا لأن هم لا ينتموا إلى إيمان الأسد إيمان السنة السنة بتاعهم يأرقهم جدا فما يصليش معانا فالمهم جنبه هي شعرة الأهل السنة كلنا طبعاً أهل السنة خريجاتكم ما تفتكروش المستذمين بالكلنا أهل السنة الحمد لله نحن كلنا أهل السنة الحمد لله وياسونا الشيعة احنا ايه طبعا فاللي حصل ان سبحان الله سألت الاخت دي اللي جنبها بتقول لها انت مش شيعة انت شيعة قالت لها تنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولها الاسر هناك كتير جدا جدا من على الرهيب جدا يعني بيدخوله عشان فاطمة عشان فاطمة نعم فقلت لها فيستتقت لها نعم انا ايو انا مش شيعة فس في المس السنية بقى السنة اللي يعني أهل السنة استهلوا دحقت أخطاء كثيرة دار من دي من جبتوا هذه الأقوال دار النبي صلى الله عليه وسلم كذا السنة رسول صلى الله بتقول كذا ده النبي بيقول في كتابي كذا انتم بالشكل ده بيتخلفوا الكتاب خلف السنة شو ستة أقوال ايه الكتاب دوق شديد بقول لها أعلم أنا أنا قرأت انا قرأت واعلم كل هذا الان لكني أكتم بأخباره بيكتموا اسلامهم بالسنة كما يكتمو أهل الكتاب اسلامهم بالقرآن قالت ولكني اكتم لانه لو أن لو أن لو عرف اهل بيتي وعشيرتي ان دخلت في السنه لقتلوني قطني. امير المؤمنين نعم نعم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يتثبت في روايه الحديث يقول لقد سلك امير المؤمنين علي رضي الله عنه مثل السلف الصالح فاستحلف من يحدث على رسول الله بما لا يعرف استحلفه كان عندهم ضمير في الحلف كان عندهم يمين صادق تعالي كده شوفي كل الوقت حد يقول له احلف احلف يا رب. اللهم لك الحمد يا رب ربي هي أسأل حاجة لم يحلف كذا جداد المسباله ما هو يحلف بإيه فيحلف على مين؟ يحلف بالله عز وجل إذا الله عز وجل لم ربع في قلبي واستهان بالله فالحلف بالله عز وجل عنده إيه؟ مسألة <تصفيق> إيه؟ ولذلك نقول هنا قال الحافظ ذهبيعا عليه كان إماما خلي بالكواب أن أعطيت عليه كان إمام عالم ورع متحريا في الأخض بحيث أنه يستحلف من يحدثه بالحديث عن أسماء بن بنت الحكم الفزاري يعني دا أسماء دا قال يعني سمعت يقول كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه ما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته، فإذا حلف سدقته، نقدر دلوقتي أن نقول له واحد. أنت عملت، أنت سرقت ده؟ أنا؟ ليه بسرعة الدنيا كلها والله مثلاً، والله ما, ما أخذ، أنت سرقت ده والله ما أخذ. نسأل الله أن يغفر نعم. وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر في هذا القول يعني أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد نزلي ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلى آخر الله له له ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلم أنفسهم ذكروا الله استغفر الله الصحابة كانوا يقتدون بالخلفاء الراشدين في الخلفاء الراشدين عزيزي نقد المتون ومحاس المرويات ما كانواش بيأخذوا الأمر عامل زي الصحابة أصبح منهم في ذلك أصبح بالنسبة لهم ذلك منهج متابع للصحابة بيعمل زي الصحابة تماماً يعني حتى لما جم التابعين يعني جم الصحابة عمل زي ما عمل القلفاء الرشدين ومن جاء بعدهم من التابعين لا يقبلون من أحد يحدد حديث النبي إلا بعد ما يكون نكون روقي واحد عدل عدل في دينه ما كنش فاسق عاد في دينه وكل ده نعرفه ده متل ده يعني ده بالنسبة أمر الموضة بعد كده نفصل الأمور دي ضابطا لحفظ لحفظ يكون ضابط للحفظ وأن يتسبتوا من سلامة المتن إن النتن أكونش في ولا فيه نسيان وإنو يتأكدوا إنه فعلا لو كلو في هناك أحد آخر وكان الهدف في كل هذه الفترة المباركة من نقد المتون وطرحيس المرويات الخوف من الخطأ والنسان أو أن يكترق أحد غير استحابة لما يجي بعدهم على رواية عن رواية النبي وإلا فالروايات كلهم عدول يؤخذ منهم. يعني الصحابة بيأخذوا الصحابة الحديث لأن الصحابة يأخذوا كل الصحابة كانوا صادقين يا جماعة الكذب ده لحوله ولا أخواته إلا بالله لما بعدنا عن عهد الصحابة ابترى الكذب ملل ونحل الملل والنحل الملل اللي هي أي بنات ملل <الريقون> لكن اكلنا مسلمين لكن ايه ملل ماذا يعني هنا بقى اللي يعني تسرق المسلمين على كام على 70 كان كلهم في النار الا خلاص اه النحت بقى اللي هي اللي فسطه كده تلاقي بقى يقول ده ده ما ايه ناس الله لنا نعرف العافيه اللي احنا بندرسها اكيد درس البعض هنا من اللي بعض درس العظيم الشرعية درس اللي, اللي هي الفرق والمزاهب هنا فان ان ان يعني هو لا يبد إلا مذهب يا بنتي مذهب أهل السنة والجماعة فإذا بعثت عن ذلك الأمر عن هذا المذهب فاخد ضلالتين كتابة السنة المطهرة نقف هنا عند كتابة السنة المطهرة يبقى هنا عرفنا ازاي كان الصحابة رضوان الله عليهم عشان بعد كده نقرأ في المرحلة الهمة جدا تدوين السنة هنبتدي بيها على فكرة تدوين مراحل تدوين السنة هم جدا بقى. الى هنا هناخد دين في المنزل هتبقى. كل ده هيبقى مقرر لما فات لكن مراحل تدوين السنة المطهرة وهي ان شاء الله نجيها من الاسبوع القادم صفحة 65 60. تعالوا بقى ناخد حاجة نظرة النعيم العقيدة يا بنات كتاب ايه اه جدا جدا ده الكتاب ده صحيح مشاء الله يتنسى كتاب العقيدة لا كنت محفظ منه انتحان العقيدة اسئلة العقيدة يا بنات وانا اتمنيت ان في الافيبروجيكتور دلوقتي نعرض هي نزلت تجيله عائشة انت قاعدة على الحاجة عائشة دلوقتي على ايه عادي لقدات عادي حبيبتي اصلا عايزه اجيب حاجه هنتكلمها النهارده في الدرس خصائص وكمالات النبي صلى الله عليه وسلم ماشي حجر هدولنا العقيده بقى يا عائشه وهي بعيد وقفنا الى, الى, الى, الى في العقيدة يا بنات الفقرة الثالثة العقيده من أول الرسل مش كده وقفنا من أول الرسل ايوه 95 ان شاء 95 اللي هو من اول الرسل 95 السؤال <تصفيق> 95 في العقيدة سؤال من اول الرسل من أول الرسل اجابه السؤال ده خلي بالكم يا بنات اول الرسل كان مين في كتاب الله عز وجل نوح عليه. يبقى اول رسل اولهم بعد الاغتيان نوح عليه السلام كما قال تعالى كما قال تعالى ربي في سوره النساء ان احينا اليكنا احينا الى ايه نوح يبقى إلى نوح ابتلاء والنبيين من بعد واوحينا الى إسرائيل وسحرة وعقوم وفسلطة وها ويوه ويوس وها وآتينا داودا ذورة ورسولا قد قصصناه عليه من قبل ورسولا لم نقصصه عليه فكلنا الله موسى ترى يبقى نعم وقال ربي أيضا كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم طيب يا دي بسولف إيه بنا دي. السؤال الستة 96 متى كان متى كان الاختلاف اولهم بعد كان كان هنقول ايه من اول من اول الرسل يبقى هو بعد الاختلاف يقول متى كان الاختلاف قال لك عبد بن عباس قال رضي الله عنه قال كان بين نوح وادم عشرة قرون بين سيدنا نوح وبين سيدنا ادم عشرة قرون كلهم على شريعة الحق صوروا كل الفترة اللي كانت بنات بين ادم لنوح عشر قرون كلهم كانت على إيه هاي فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين نعم نعم نعم مية, مية, مية سنة. لا لا لا قال القرن 100 مية مية لا مية مية القرن 100 القرن 100 القرن 100 القرن 100 10 قرون يعني 1000 سنة يعني دي الف سنة نعم اسم حبيبتي الخصائص الكمالات والخصائص ماهيه والتي لها ما هي الكمالات والخصائص التي انفرد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى أول دولي بنات بعد نوح وكان الخلاف بعد إيه وكان الخلاف بين بعد آه يعني ظلت ظلت الشريعة وظل الأمر بين سيدنا آدم ونوح شريعتنا على الحق الشريعة على الحق فبعث ربي سبحانه وتعالى مدام النبيين ترسل وتكتر زي بني إسرائيل كلا بهم إيه يبقى الأمر السؤال الذي يليك وهو السؤال 97. اللي هو اللي هو كان فكرين في قصة نوح بقى كان ايه بداية قصة نوح دي ايه بنات لما كانوا رجال نعم سنتان رجال صالحين دعوا الصالحين دعوا الى الله الى الذي معذ التعظيم هنا تأتي التعظيم للصالحين لانه وصلهم الى امر الايه الشرك بالله عز وجل كانوا يدعون وكان اسمهم ايه وددا وواعا ويهود ويعود فلما بعدوا عن الفطره السليمه قالوا لهم ايه وماتوا الشيطان الشيطان طول لهم بقى لهم ايه بقى لما تيجي نعمل لهم تماثيل عشان نفتكرهم عشان نفتكر عبادتهم تعملوا زي بس كده وكده ما كفرتوش ده احنا مش بنعبدهم ده احنا مش بنعبد التماثيل ده احنا ايه عشان اللي بيفكرونا وكذا وكما ان الشيطان ياتي دائما يأتي بالتدرب خطوات تأتي الشيطان له خطوات وكانت خطوات الشيطان هكذا خطوة خطوة ويعمل ايه بقى تدليل دخلوا سبحان الله ولذلك نعم دخلت ما شاء الله هنا هنقول بقى ايه طيب فمن هو خاتم النبيين وما دليلك في كتاب الله في سورة الأحزاب بيقول لي إيه مكانه إيه أبا؟ ولكن الرسول الله وقتم النبي كما جاء في سورة وقتم في رواية أخرى نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إيه إنه سيكون بعد كذابون ثلاثون ثلاثين واحد دفع هي هادعو هي هي هادعو النبوة كلهم يدعي أنه نبي وانه خاتم النبيين ولا نبي ان شاء الله الكذابين الثلاثين دول هنفكر هنجي... كده ان احنا نجيبهم برضو ومن ضمنهم ومن ضمنه إيه مثلاً مسيلان... ومن ضمنهم سداح سداح دي كانت خارجة جاية المدينة جاية جاية عشان إيه تأه وسيلانة كانت خارجة تدعى النبوة وسداح ده بخارجه تدعى النبوة الاثنين فماشروا في النبوة, في النبوة, في النبوة, في النبوة يبقوا طبعا فقالوا بقى يعملوا ايه هما الاثنين راحوا اتجوزوا في كانت فتزوج سل... اتزوج الكدام الكدامة مصيبة نعم اه بس يعني بعضهم ظهر والبعض لحد عصر النبي صلى الله عليه وسلم فاحنا بالوقت برضو لان ما زال لحد الان بعض الناس زاد داعي وقولوا ما راشد ظهر في الهند وظهر فين فين ما زالوا هو خاتم النبيين كما يقول يقول في الحديث في الحديث صحيح يعني ااا قولوا لعلي رضي الله عنه ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ لا إلا لا نبي بعد؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث الدجال عرفتوا حديث الدجال يا بنات طبعاً وأنا خاتم النبيين وأنا نبي بعد حديث كثيرة في ذلك الأمر غيرتني الحديث السؤال المهم جدا بقى ان احنا عايزين نعرفه وهو السؤال ال 99 بما اختص به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره من الانبياء ايه اللي هو هنا كتبين بس انا عايز اقولكه في كتاب في كتاب نظرة النعيم كلام كتير جميل في مختص به النبي صلى الله عليه وسلم هي سلسلة طبعا انتعارفين الكتب دي أو نعم. نظره النعيم في مكارم اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم اعداد مجموعه من المختصين امام وخطيب الحرم المكي يعني هم وبعض العلماء برضو من اللي هي ائمه الحرم الكتاب كتاب, كتاب ده ما شاء الله طيب جدا هو سلسله نظره اسمه نظره النعيم اه هو لازم نعم دلوقتي موجود من مكتبه رساله طيب طبعا طبعه في طبعه لا ما هو كل حاجه بتاعته بتدناه فمش محتاجه هي اصل شيماء بتقول طب هو لو موجود هناك وجاي من هناك هضطر بقى اروح هناك استنى جيبه فهو الصراحه ان دلوقتي موجود هنا يعني فمش مشكلة ممكن تجيبيه يا حبيبتي منى بماذا اختصى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره من الانبياء النبي صلى الله عليه وسلم يا له خصائص كثيرة كثيرة جدا افردتها التصنيفات منها زي ما أنت عارفين كون النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. لكن أنا عايز أقول لكم الأمر ده بالذات كده لأنه دا سيرة. فعايز أقول لكم في النبي صلى الله عليه وسلم أول الأنبياء بعد نوح هو أول الأنبياء الأخطر جسلاً نبيين. أول الأنبياء أول الأنبياء الذي أرسل. لأن لما أنا ربي سبحانه وتعالى آدم كان إيه؟ بس أنزله ربي سبحانه وتعالى إلى الأرض لكن بفطرته إيه؟ ولما بعد كده قعد لحد ما يعني بفضل الكل لحد ما تغيرت هذه الصفة بعد كده جاه لما جاء لما جاء بعد كده أرسل سيدنا نوح بكان أول أنبياء بعد إيه بعد سيدنا إبراهيم بعد سيدنا آدمنا واحدة عندها بنت بتغير غيرة شديدة إذا ك, إذا, ك إذا كلمت حتى أخيها الصغير وتقول أريد أن أترك المنزل عندها خمس سنين وتغيير ايضا على زميلتها في المدرسة دي فكي جيوان ولا ايه دي حاجة شديدة جدا ده عمداء حب التمالك لو لم تعالج من المبكرا نسأل الله لنا يعني ربنا ان شاء الله بإذن لا يعينك على متى تجاهد المرأة بالسلاح متى تعاين عليه نوية يعني الأخ أم محمد بارك الله فيك يا أم محمد المرأة جهاد المرأة كما علمنا لما سألت السيد عايش هذا السؤال للرسول صلى الله عليه وسلم أتجاهد المرأة يا رسول الله تخرج الجهاد خرجوا مع رسول بس خرجوا مع رسول كان إيه قضاء وقراءة وصول بسقاي وهن ما دفعوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم الخلاص اللي هي الكبيرة آه لكن سبحان الله لكن ون نصيبة نعم خلعت... عملت ايه؟ نصيبة من تكعب. خلعت ايه وتد وضربت جابتهم يعني ان شاء الله بالامر فالامر انت على فكرة صلاح المرأة في هذا الزمان زمن كثرة في الفتن تربيه الاولاد انا ارى والله ان صلاح المرأة في هذا الزمان ناتعين زوجها على العمل وانها تطراء البيت وانها تربي وحسن التباعد قيم على أولادها تربيتهم تربية الإسلامية الصحيحة الأم اللي هي خايفة على تان خمس سنين بتغيل دي تربيها لحد ما توصل معها للعلاج الصحيح واحدة تسب تقول لا أتخيل عن وقدي ابني فلت الكلد للشهادة الجهاد في الحب هل هذا من ضعف الإيمان أيوة لأن أم هنا جت في المسجد أم فاضلة كده معرفش تكون معانا ولا إيه جت تسألني على لها ابن والابن بيسألها عن هي جيбал وملابس ملابس ملابسه اللي هي باينوا ملابس داخلية يعني ملونه فالولد رفضها قال لا هات لي ابيض هات لي ابيض فالام قالت لي اجيب له ابيض لا هو هات له ابيض افضل شيء عند الله الابيض فعلا فراحت الام قالت كده عليه وقالت اصبوا خارج الجهاد في سبيل الله بمنتهى الثقه بتقولها الام بتقولها بمنتهى الثقه تطلع كده ما شاء الله على قوة الإيمان اللهم سبق مساء المستمدعين أدعو من الله اللي يكتب علينا الحرب هي بتقول أدعو الله اللي يطمعنا رحنا في حرب دلوقتي يا بني أدعو الله ان يكتب لنا الأمان هل هذا يجوز من باب العافية؟ طبعا نسأل الله ان يؤمننا هل شراء الشهادات مبلغ من مال في البنك الولد مثل البنت أم الزكر مستحظ للأنسيين بالنسبة للأم لل... ناحلة الابن ناحلة في الدنيا ممكن تعطي للولد زيه يعني تبقى نفس المبلغ لأن دي بتبقى هبة الهبة ممكن تكون متساوية يعني تجدي البنت زي ما تجدي الولد في الدنيا أما القرث فالقرث إيه لابد أن يكون القرث معروف أن هو القرث إيه للذكر مستحاز للأنسيين عايك السلام عايز أقول لكم بقى هنا يا بنات في بما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره من اشياء هو هنا خليكي معانا يا حبيبتي به النبي صلى الله عليه وسلم من الاشياء هتجيب لي صفحه 400 449 الاول في في الاول في بنات في النبي صلى الله عليه وسلم كمالات وددت إني ادرسكم كمان الكمالات دي بس نعم هي الالكمالات هي الأولى، الكمالات هي الأولى بتكلم الصفحات الأولى بتتكلم عن الكمالات والخصائص. إحنا دلوقتي السؤال بيقولك ما هي خصائص التي اتخص النبي صلى الله عليه وسلم. الكمالات والخصائص. الفقرة الأولى في هذا الموضوع الكمالات. إيه الكمالات اللي اتخص فيها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نبتديها الكمالات الأول. قبل الخصائص نبتدي لكم قبل الخصائص وبعدين نديكم خصائص نبي صلى الله عليه وسلم معلش اكيد الكملات معلش الكملات اه دي يعني بالترتيب ان شاء الله اه خلينا نخلينا ناخذ خلينا الكملات قبل الخصائص قال ذكر في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم وفضائله وشرف أخلاقي وسمائله هاتي الكمالات اللي ذكرت في النبي صلى الله عليه وسلم فالكمال المعتبر في البشر يكون في اربعه اوجه ممكن واحد يقول ده انسان كامل نسبيا يعني عشان بنقول على انسان كده الكمالات التي في البشر على اربعه اوجه اللي هي كمال الايه الخلق وكمال الخلق وفضائل الاقوال وفضائل الاعمال لو لقيتي انسان عنده كمال في الخلق وكمال في الخلق في الخلق وعند يعني كريم في الأقوال فضائل الأقوال وفضائل الأعمال هنا هذا الكمال النبوي رسول الله عليه وسلم الوجه الأول اللي هو كمال الخلق كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم بعد اعتدال صورتي يكون بأربع أوصاف ايه كمال الخلق اللي كانت في رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأهيل لهذا المقام السامي يعني أول صفة بقولك عشان يكون في كمال في الخلق أربع وصاف بعد طبعا كمال الخلق جمال الخلقه يعني قال لك السكينه الباعثه على الهيبه والتعظيم تدعي الى التسليم كان في صفه النبي صلى الله عليه وسلم كان في سكينه تبعث اللي قدامه على الهيبه منه وكان في يعني اللي قدامه لازم يوقر ويؤدي توقيره الى ان ايه التسليم وكان أعظم مهيب في النفوس حتى ارتاعت رسل كسرة من هيبته لما كان يدخلوا عليه كسر رسل كسرة نفسها سبحان الله قالوا له إيه هيبة شديدة جدا كان النبي صلى الله عليه وسلم هيبة شديدة حين أتوه مع سيادهم لصورة الأكاسرة لكن لما هم النبي صلى الله عليه وسلم لمسوا الهيبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم بها الوصف الأول هذا دي هي السكين البعيسة على الهيبة فكان في نفوسهم أهيا وفي عيونهم أعظم وإن لم يتعاظم يعني ما عندوش أبها ما عندوش غنى ده كان فقير ده كان ال النوم على الأرض بالحصير بي بأثر فيه لكن على الرغم ذلك كان له هيبة ولذلك قيله الوصف الثاني وكان هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق المجبر للإخلاص والمحبة البعيس على المصافات كان صلى الله عليه وسلم محبوب الطلاقة المجبر للإخلاص والمحبه الباعثه على المصافحه والموده قالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان محبوب يشوف فاكرين يا بنات محبوب صغره فاكرين لما جده كان بيحبه جدا جدا وكان لما يجلس وكان جده له ايه فراشا فراش عند الكعبة كان يبعد عنه كل ولاده الا سيد محمد حتى لما يقول يجلس النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفراش كانوا ايه؟ أولاده اللي بأعمامه يبعدوا عن هذا الفراش فكان الجد يأبه ولما كان الجد يعني سبحان الله يعني يسأل الله الغيسي المطر كان يسأله الغيسي بهذا الايه؟ هذا اليتيم كان بحبه كان محبوبا رسول الله صلى الله عليه وسلم والزي كان محبوبا استحكمت محب استحكمت محبة الطلاقاتي في النفوس حتى لم يعني لم يبغضب يبغضف لا ولا يبعد عنه اي مقال كان احب الى اصحابي من الاباء والأبناء وشرب الماء البال لما كان اصحابو يعودوا معاه كان احب شيء لنفسه احب شيء زي كان الواحد يروح مع اهله ويبقى فيه مع اهلي وكذا وكذا وأول ما يفتكر النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يتمنى ان يرجع ثاني عشان يشوفه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يعني كيف اني في فتره من فترات يا رسول الله لا استطيع ان اراك اكون انت بدرجه وانا بدرجه مش هقدر اشوفك عشان كذا باجي اشتاق اليك فاجي انظر الى بطن. حب شديد لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الوصف الثاني الوصف الثالث حسن القبول الجالب للميوله عنده قبول عارفه ان الانسان الايه الانسان ده عنده قبول حتى تسرع الى طاعته الانفس وتدعم بموافقتي النقطه التي تلي ذلك في اختصار برده الوصف الرابع ميل النفوس الى متابعته وانقيادها لموافقته يعني اللي بيدخل معاه محدش يخرج ابدا لذلك لما لما سئل لما سئل المشركين هل من دخل معه في الإسلام يخرج ثاني يسيبه؟ لا ولذلك من ميل النفوس لمتابعته وثباتها على الشلال وصبرتها يا رب سبحان الله شافوا ما رأوا ما راوا الصحابه رضوان الله عليهم من المعاناة ومن العذاب وعلى الرغم ذلك ما كان بعيدون ذلك عن التوحيد ولا عن صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في الهجرة معه في الهجرة لما النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم الهجرة إلى ما توان في الهجرة إلى الحبشة هذه الأربع دواعي الواجب الثاني كمال الخلق الخلق دي اللي بالأشياء عن نعم طبعا لا الخلق خلق يعني ربنا خلق كده فطر كده لماذا بقى الخرق؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى قالك ايه؟ يعني ايه؟ الناس بتحبه أنا عايز اقول ده حلوطة قبتي نعم نعم ان بعض الناس المؤمنين اللي يدر قوي ايمانهم ربنا تحضر بيعشون من هذه الصفات ما هي هذه الصفات حقا ما هذه الصفات اللي يقول لك اذا احب الله عبدا نادة الملك يجبين يحبوه يبقى كل الناس بتحبه دي بقى الصفات اللي هو جاية ما اتخلق كده بيها يتخلق يتخلق جميل يتخلق إنه الناس مجرد نسمعها تحبوا سبحان الله فتفتح القلوب له وده على القبول القبول له في الأرض فدي ربنا سبحانه خلقه كده على الفطرة بالجمال ده أنا بقى الخلق حبوه اللي فحب ده هم اللي حبوه لكن خلقه بقى اللي كان بيستدعي كده هو هيبقى أما الوجه الثاني اللي هو كمال الخلق قال لك كمال أخلاقهم فيكون كمال الخلق بست خصائص كمال الخلق. إيش الصفات دي؟ ألك الخصلة الأولى رجاحة العقل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصف برجاحة العقل. وصدق الفراسة. هنأخذ المختصر المفيد منها علشان نأكبر نوصل للتيار. الأولى. الخصلة الثانية من الصفات اللي في النبي صلى الله عليه وسلم سباته في الشدائد هو نفط كان عنده صبر شديد. لما تيجي النبي صلى الله عليه وسلم صبر حتى من اول ما شاف جبريل عليه السلام من اول ما رأى جبريل عليه السلام وبعد كده لما ذهب إلى زوجته وبعد كده زوجته ثبتته وثبت وبعد كده بأي جيله الوحي ثم اوزي ما اوزي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل من الكعبة كانوا بيعملوا فيه ايه فاوزي من اعدائه اوزي من المشركين ومن المنافقين ومن قومه وساب البلد وهاجر ساب مكة حاب البردان وهاجر وما كل ذلك الا انه اتصف بقوله جميل الصبر يبقى الصفعة الثانية أو الخصلة الثانية سباته في الشدائد. اللهم ارزقني وإياكم. السبات في الأمر كان عنده سبات في الأمر. لما تيجي تسموتي في الشدة، افتكر النبي صلى الله عليه وسلم كلنا يمر بنا شدائد. بس الفرق الشديد إنك لما تتحلي بصفة السبات، ستتحلي بصفة ربنا أمرنا بيها وكانت الصفة موجودة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبات في الأمر وهو المطلوب وصبره في البأسات والدراء وهو مكروه ومحروم. ده في الحرب كانوا يبعدوا يمشوا في احد في خناين. يتخلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم والرسول والنبي صلى الله عليه وسلم ثابت، فسباته في الشدائد وهو المطلوب صبره. الخصلة الثالثة اللي يبى يقولك الخصال الستة دي من كمال إن الإنسان بعندو أخلاق. الله ارزقني وأياك هذه الخصال. الخصلة الثالثة زهد في الدنيا وأعراض عن مالي والدنيا. ما كانتش الدنيا أكتر هم ولا ما زي الناس اللي تتكلم على دلوقتي الوقت. تجد تبص الإنسان ماش في الطريق أو يعني يقولك أنا متراني وأول ما تبرئوا الدنيا شوية. تبقى مصيبة تظهر البلاء الشديد، فإن مسألة إنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إنه ممكن تكون كنوز الدنيا كلها بين يديه إلا إنه ألفها إيه، ألف الدنيا إيه؟ <تصفيق> كشجرة أستظل يظلها، فكان زاهدا في الدنيا، فكان زهده في الدنيا وإعراضه عنها وقنع وقناعته منها فلم يمد إلى غض إلى نظرت الدنيا أبدا ولم يطهيه حلاوة الدنيا برذلك الناس اللي أساءوا للرسول صلى الله عليه وسلم قالوا ده بيجوز بيجوز كذا مرأة كذا كذا كذا هم جاهلو إن لو كان هذا الأمر كما يقول بنواياهم السيئة والخبثة لكان النبي صلى الله عليه وسلم أغلى الناس في الأغلى الناس في الدنيا لا أحب المال وأحب الصيت وأحب القصور وأحب وأحب والدنيا دي فتحت لما تيجي تشوف سيره الرسول فتحوا كذا والحرب كذا وغزوه كذا وفتحوا كذا وأخذوا لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم ياتيه الكنوز وتاتيه الأموال يضعه في المسجد أسموها بينكم ويدخل ينام في بيته وهو لا يملك شيئا لما دخل عليه عمر رضي الله عنه لا وجد في, في وجد أثر الحصير في جسده يبكي عمر يقول يا, يا عمر لا تكفي أتحب أن تكون لنا لهم الدنيا ولنا الأخرى احنا مش عيدين للأخرى فواحد يفعل ذلك الأمر يكون كل أموره كلها زهد فإن أمر الزواج ده كان أمر إيه كان أمر دعوة إلى الله عز وجل كل زوج من زوجته بتنقل لنا ذلك الدين نعم وكانت لسبب الخطلة الزهد الرابعة كانت في رسول صلى الله عليه وسلم وسألوا كل خطلة دي إن ربنا يمن علينا بالخطلة يكون فينا الخطلة الرابعة في رسول الله صلى الله عليه وسلم التواضع كان عنده تواضع للناس كان متواضع لذلك لما بيدخل عليه احد وكان يبقى في فرع في بشديد يقوله هون عليك انا ابن امراه تاكل ايه <تصفيق> تخافش وكان خافضا للجناح واخفض جناحك لما بتبعك المؤمنين فكان لين هين معاهم مع المؤمنين يمشي في الاسواق يمشي في الاسواق شوف التواضع بتاعه يمشي في الأسواق يروح يشتري آه فكيد لما راح السوق لا واحد سوق من ال لا رجل من اللي بيحب يحب والرجل يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه ومن نعم وأخذه من خلفه وقال من يشتري و... هذا العبد من, من... من, من يشتري هذا, هذا العبد فالعبد ده قال له يا رسول الله ده أنا أكون كاسدا في سوق في سوق أكون يعني ما هجيبش مس أبدا يعني قال بل عند الله إيه لأن عند الله إيه يعني لك القيمة لأن العبد مش بـ مش بما يملك، لكن من ولدي كان النبي صلى الله عليه وسلم، ويجلس النبي صلى الله عليه وسلم هاتروا، ويجلس النبي صلى الله عليه وسلم ينزح مع أصحابه، لما كان النبي حتى يجلس في جلسة الشروق كذا قيل يجلس مع أصحابه وينزح نعم، فكرين جلس الشروق اللي إحنا بنتكلمش فيها دي خالص ونوعه مكاننا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزح مع أصحابه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينزح مع الصغير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح مع الصغير فكرة لما كان يفتح يديه للحسن والحسين وهو في احتباء كده وقت الحسن والحسين يقفزوا فيه حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحترنهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقرب لهم من صلى الله عليه وسلم فار рассم وحمرى التسانة فيأخذوا هذا الأمر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يراعبهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم ي يسجد ويطيل السجود وهو في إصالاته للسجود سلاثة الجماعة كان بسبب أن حفيده ارتكب ارتح حفيده ارتح فأراد أن يأخذ حفيده منه ما يحب، ما يقومش بسرعة ويدي لقى الم ألم ويرمع حفيده على ظهره ويقول له أنا الرسول أنا, أنا نبي الأمة لا يأخذ رحته ويأخذ رحته ولا عليه مبسوط جدا وبعد كده يرجع تاني يقوم من سودي فكان النبي متواضعا كان يمزح مع أصحابه مع جلسائه ولا يتميز عليهم بشيء إلا يتميز عليه بأمر بإطراقه بإطراقه كان دائما متفكرا وبحيائه فصار بالتواضع متميزا وبالتذلل لمتعززا صلى الله عليه وسلم ولذلك دخل عليك كما ذكرت لكم بعض الأعراب فرتع من هيبته فقال هول عليك فإنما انا ابن امرأة كانت تأكل القديم بمكه ودا من شرف يعني دا من شرف ومن خلق النبي صلى الله عليه وسلم الخصلة الخامسة الله مرزقنا وإياكم إياها الحلم حلمه حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحلم في الشدائم من كل حليم وأسلم في الفصام من كل سليم لذلك تفرد النبي يعني توصف النبي صلى الله عليه وسلم في مواصفات كثيرة جدا جدا زي ربنا سبحانه وتعالى لما جاء فيه لما دخل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلمه لما دخل مكة الزي ما قال يوسف لإخوانه بعد ما هم سألوه ماذا تفعل بنا يوسف قال إخوانه إيه يغفر الله لكم وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرض عنهم وأصفح عنهم مع إنه دخل مكة منتصرا ولما كان داخلا مكة منتصرا كانت لحيته تصل إلى رأس ناقته تواضعا وتزللا وانكسارا لله سبحانه وتعالى ولذلك شوفوا انظروا في هذا الامر يعني فاكرين اللي لاكت كبد وقال اللهم قد اذقت اول قريش اللي كان فالق اخرهم نوان واتت هند بنت عبتة. وقد بقرت اه بطن يا عمو حمزه ولك فقال فصفح عنها رسول الله خبر ابيض صفع عن هذه المرأة وبايعها عارفينها بعيات الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مضربا في الحلم لما كان يأتي العربي يجزبه كذا من حاشيته يجزبه من حاشيته وكان العربي، العرب كان غلف، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتواضع ويعفو ويغفر الخصلة الثالثة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم حفظي للعهد ووفاء به. ما نقض عهدا أبدا حفظ عليه رسول صلى الله عليه وسلم ولا أخلف لمراقب وعدا يرى الغدر من كبائر الذنوب دي كان صفقة النبي صلى الله عليه وسلم فيلتزم بالخلق القويم فيلتزم ولذلك والإخلاف كان يعتبر أن هذا الإخلاف من مساوئ الأخلاق فيلتزم أبدا تماما تخلق الوفاء بالعهد فكلين سبحان الله يا جماعة لما كان وعد رجل على أنه يخرج يعطيه يأتيه شيئا كان وكان ذلك كان ذلك إيه في رقبتي له ظل ثلاث أيام يأتي إلى ذلك المكان وفاءا بعهده أو بموعده وشوفوا احنا بقى لما ندي موعد أو ندي عهد مع شيء نخلف الموعد ونخلف العهد ونخلف ونخلف لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه ست خصالتك أمات في خلق النبي ففضله الله تعالى على جميع خلقه. خصال أخرى ونقول الوضع الثالث فضائل الأقوال بقى. آه فضائل الأقوال للنبي صلى الله عليه وسلم كان إيه بقى أقواله إيه الخصة الأولى في فضائل الأقوال أوتي الحكمة البالغة وأعطي من العلوم الجمع الباهرة وهو أمي لما تيجي تشوفي سبحان الله علمك الفقه والعقيدة وكل كل اللي احنا بمدرسه ده من العلم اللي علمه لنا جوامع جوامع الكلم وكان أمي فأوتي من الحكمة البالغة وأعطي من العوم الجمة الباهرا وهو أمي لا يكتب ولا يقرأ ولا درس علما ولا صاحب علما ولا معلما فكان يظهر العقول ويظهر الفتن من اتقان ما أعطاه ربي من الأحكام ما ظهر عليه ولم يتعثر فيه أبدا ولم يزل ولا يزل أو يزل في قول أو في عمل أبدا هذا في الشرع اللي إحنا شايفينه تعالوا شوفوا دلوقت الفلسفة لما في ك في أمور الفلسفة شوفي لما تيجي تقراي سيرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث النبي تحسي قلبك يدوب من كلمات النبي صلى الله عليه وسلم تعالي اسمعي دلوقتي قول الفلاسفه يجيبك مستفنية على فكره نعم مستفنية لكن يمكن تفهم شيء لا يمكن تفهم شيء ليه لان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قول بل ما ينسخ عن الهوى الخصه الصنيه فيه في النبي من الأقوال قد من اقوال الحكمة البارعه منها القصة الثانية حفظه لما أطلعه الله تعالى عليه يا ربي سبحان الله يحفظ ده كله من قصص الأنبياء وقصص الأمم الأمم السابقة وأخبار العالم في القديم وفيما يحدث ظهر الفساد في البر والبحر ما كانش أيام فيه الفساد اللي احنا عاود فيه سبحان ربي الخصلة الثانية حفظه لما أطلعه الله سبحانه تعالى عليه من قصص الأنبياء لما كان بيقص يشوف قصة مثلا يوسف يرويها كاملة في سورة كاملة في القرآن لم ينسى ولم يخطئ ولم, ي... ولم يعارض قوله قول سبحانه إن في ذلك لآية وهذا من عند الله سبحانه وتعالى نقول الخصبة الثالثة إحكامه لما شرع بأظهر دليل وبيانه بأوضح تعليل يعني لما يجي يشرع لك, يشرع لك شيء زي ما احنا بنقولك رأيه مثلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير موجودة في كتاب الله عز وجل لن يجي واحد عقله ناقص ولا ايه طب انا سبحان الله عايز اكل ميت او اكل المخنوق زي اللي بيأكلوه في بلاد اوروبا دي او اكل مثلا عشان الدم بعض الاكلات كده ولا يعزب بالله تذبحوها بالدم الايدام بتاعهم الدم ولا يعزب بالله او طب ليه تيجي تشوفي ان كل ما حرنا في كتاب الله عز وجل ده امر مدروس امر له حكمه او يجي رب سبحانه وتعالى ليه يجيب قوي في شرعه يقول لنبيه الزانية والزاني، فدليل كل واحد منها ايه ولا تأخذكم بما رفه في دين الله. طب الحكمة؟ طبعا في حكمة. يقول لهم عشان ما تختلطش الأنساب. ولما ييجي ربنا سبحانه وتعالى يحرم على لسانه الخمر ويأتي بعد ذلك المخمر. لذلك نقول هذه خصلة من الخصال اللي هي الخصلة إحكامه لما ش لما بأظهر دليل وبان الدليل. كل شيء سر عليك في ذلك الدين له دليل على صرفه وعلى صحته مفيش شيء سرع أبدا إياك تظني حتى الناس الجاهل يقول إيه طب إيه قطع اليد في إيه بقى قطع اليد تعرفين قطع اليد رضع للحرام وعبرة لمن يعتبر ورجوع عن ضياع الحقوق لأن لما تيقوا حفظ ال الذنى حفظ للأعراض الحق الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر زيك لما تيجي تعمل الإنسان يفعل ذلك الأمر مرة يهاب وها مرة انسانية تماماً يفعلها تعالي شوف الإنسان ما تعاول السرقة السرقة بالإكرام دلوقتي بقت السرقة إيه بقت سهلة جداً جداً جداً واحدة ماشية درخل المستشفى شرق المدينة يا حبيبة قلبي وإيدها مكسورة يعني فبيسألوها إيدي ليه إيدة مكسورة كلا قالت لي جومي يشد الشنطة قومت ضربني شوما معك فارقين يعني خذ الشنطة وتعده ايه, إيه الافتراء ده ما هذا الافتراء والله لو قطعت يده لكان عبر لمن يعتقده والله لو قطع يده المليين البلد دلوقتي الحرامية وخصوصا المليين البلد دلوقتي والله لكان عبر لكن احنا بنستهين بأمر الله عز وجل بنستهين جدا بأمر الله سبحانه وتعالى ولذلك ما جاء شرعا من الله على لسانه إلا كان الحكمة عند الله سبحانه وتعالى ولذلك نقول والخصمة الرابعة ما أمر به من محاسن الاخلاق ما أمر به الخصة الرابعة ما أمر به من محاسن الأخلاق وما دعا إليه من مستحسن الاداب وحث النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليها من صله الرحم بر الوالدين العطس على الفقير والضعيف برعات الأيتام حق الجار حق حتى الذني، حق أهل الكتاب اللي ما فيش بينهم حرب الأدب معاهم حسن المعاشرة حسن الجيرة يعني علمنا إزاي يكون بيننا وبين من معاشر مواد ده إزاي حق والديك عليك إزاي إن الإنسان يعيش في هذا المجتمع وهو متقالف مع كل من حوله ولذلك ما أتى الإسلام ما أتى من حاسن أخلاق ودعي إلى ما أصحف من الأداب ونهى فيه عن تباغض ونهى عن التحاسد ونهى عن التناجش ونهى عن التقاطع كل ما نهى عنه ما كان نهي في ذلك النهي إلا عن إيه إلا كان فضل ونعمة من الله سبحانه وتعالى وعن برضو عن حسن خلق إن يكون شئ الخطة الخامسة وضوح جوابه إذا سئل وضوح الجواب إذا سئل النبي ولذلك لما تجي تشوفي آيات القرآن كانت بتنزل إيه كان بعض الآيات كثير من آيات القرآن بتنزل لها إيه سبب يسألونك عن المحيض ويسألونك عن المحيض ويسألونك قل إيه هاتولي كل و... كل الاشياء اللي فيها اسالونا ويتكلمك عن ايه اليتامى عن الشهر الحرام عن القتال عن الساقه كل حاجه من دي كان ليها رد والرد كان في مكان عن ذي القرنين الجبال عن الجبال تقول ينسفها ربي ناس شايفين الجبال الكبيره دي هتبقى خلاص رماد ولذلك ما على النبي جواء سؤالا إلا كان له إيه يسألونك ماذا أحيل لهم ماذا كده ولذلك وضوح إجابة النبي صلى الله الخصة السادسة أنه محفوظ اللسان من تحريف في قول واسترسال في خبر يكون إلى الكذب النبي لم ينسب له الكذب أبدا أبدا بل كان له منسوبا له الصدق فكان مجانبا الكذب محفوظ اللسان من تحريف في قول واسترسال في خبر يكون إلى الكذب منسوبا يعني هو كان صادق وللصدق مجانبا يعني كان كل حديث لها كانت صادق أمين فأنه لم يزل مشهورا بالصدق في خبره وكان فاشيا ذلك الأمر منتشر حتى صار بالصدق مرقوم يعني معروف معروف وبالأمانة موسوما الصادق الأمين عرف بذلك الصرف الخصة السابعة من الخصال المتعلقة بالأخوال أيضا تحرير كلامه في التوخي به إبان حاجاته والإخصار منه يعني إيه؟ هقول لكم إحنا عشان اللغة العربية عندنا ضعيفة تحرير كلامه في التوخي به إبان حاجاته والإخصار منه على قدر الكفاية هقول لكم الملخص منها البلاغة في الكلام أما كان يعني كان يبقى الكلمة ملخصة وتؤتي في تدتي معاني كثيرة جدا مثلا جدا أه وتؤتي بكلمة بصيرة جدا لكن تعني الكثير ولذلك تحرير الكلام ولذلك تحرير معناته تنقيح تحرير كلامه ولذلك بنقول تحريرات في الشط في بتقول التحريرات يعني تنقيحات الملخص الملخص كأنه بالضبط بالظبط ملخص الكلام في ذلك ايه فلا يسترسل فيه فلا يسترسل ولا يحجل يعني ما في الكلام وطول ولا اثر في كلامه من الكلام معنين لا كان يدي المعنى واضح جليل في أقصر الكلمات الممكنة بدون إطالة بالضبط كده ولذلك نقول ولذلك الخصة الثامنة أنه أفصح الناس لسانة فصيح مع أنه أم أفصح الناس لسانا وأوضحهم كان أفصح الناس لسانة وأوضحهم بيانة وأوجزهم كلامة وأجزلهم الفوضة وأصحهم معاني لا يظهر أبدا هجنة أو هجنة التكلف يعني بعض الناس لما تيجي تتكلم تتنطع في الكلام كان كلام بسيط لكن بسلاسة وبدون تكلف لكن كان كلام إيه؟ محكم قيل ولو مزج كلامه بغير لا تميز بأسلوبه ولزوله أثر هذا الكلام اختلف لو مزج لو لو لو خورنا بالكلام غير بالكلام لا تميز كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكل استفاضة اللي نقول تالقلي ولذلك عايز أقولك إن بعد تعرف الحديث ده بالكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا إذا مكذوف بتلاقي سعاده زي بالظبط مال... طبعا قصص غريبه جدا تقولي مش ممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ايه في احاديث كده ايه حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع الشيطان فاكرين الكلام الفارغ ده ده طبعا مكذوب تعرفي مش ممكن مش ممكن ابدا يكون هذا كلام رسول الله صلى الله عليه مكذوب طبعا على النبي الف... الوجه الرابع فضائل الأعمال فضائل الأعمال. ده كان في أضغ... فضائل الأكوان. طب فضي الأعمال. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم فضي في الأعمال حسن سيراته سيرته أول حاجة خده حسن سيرته النبي ولو هقم ملخص كل كلام الموجود في هذه الكلمة وحسبك بما استقرت قواعده على الأبد حتى انتقل من سلف إلى, سلف إلى أخلف سيرته مستمرة على مره إيه؟ السنين دي كلها نقلت من جيل إلى جيل الخصة الأولى الخصة الثانية جمع بين رغبة من استمال ورهبة يعني كان عنده حل وكان عنده ليه جمع بين الشدة بين الرغبه ولذلك قالك لك ايه جمع بين رغبه من استمال ورغبه من استطاع حتى اجتمع الفريقان على نصرته جمع مين اللي اللي بيخافوه بيميلوا بي اليه واللي بيحبوه حاسين برحمته ليه بيحبوه يعني جمع هؤلاء وجمع ايه هؤلاء الطرفين الفريقان اجتمعوا على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وقاموا بحقوق دعوتي رغبا في يعني رغبة منهم في عاجل وآجل ورهبة من زائل ونادل يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى النبي له وانا الخص دي جمع في في النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يا بناتي كانت في الحق ايه لما كان يقف لكن خوف لو ما تلائم لما كان يقف لما يجي العامل من عماله يخذ حاجة كان يقف النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ايه كان يغضب غضبا شديدا حتى يظهر ذلك في وجه ما بال ما بال ولو كنت في قومك ولو كنت في وسطك هل ياتيك هذا روح العمل يشتغل على قوم يقول الهدية دي بتاعتي وده جاي من الناس كنت عليها ده لكم وده ليه يوم ياسف ده لكم ده إيه؟ وده جه فيقسم المساله بينه فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت في بيت امك او لو كنت في بيت امك او لو كان النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت في بيت امك كل الحاجات دي طيب تعالي شوف دلوقتي لو في عامل على مصالح من المصالح بيعمل إيه؟ إيه؟ مليون ماشي مليون ما شاء الله الخصه التي ترى ذلك انه عدل فيما شرعه لا دينه في غلو بالاعمال بقى لا دينه في غلو ولا في تقصير يعني وسط الدين وسط لما تيجي تشوفي سبحان الله الجاء الشرع اللي جاء النبي صلى الله عليه ديننا وسط لا في غلو الانسان سبحان الله حرم على نفسه كل شيء ولا انه في تفريط لا افراط ولا تفريط الوسطي ويقول لما جم اللي هم ال ال بعض الهجم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا احنا ما بنتجوزش النساء وبنمشي الليل وما بالنهار قال لهم انا اتزوج النساء انا اصوم اكثر انا انام في الليل و وأقوم... انام يعني بيقول لك ايه لو نمت بالليل لو اقمت نامي زواج ما حرموا بالعكس ده بيقول لك ده وسيله الزواج وسيله لزيادة الوسائل من ضمن وسائل زياده الرزق قال لك الزواج يعني اللي عايز يتوسع رزقه يتجوز نعم ولذلك كان يختار من, من, من الأمر أسهل وغيس لك القصة الثالثة أنه عدل في شرعك فهو يميل إلى التوسط وخير الأمور إيه؟ وليس لما تجهه ذلك هو كان عدم في ذلك الدين وكان وسطا في ذلك الدين الخصة التي تلي ذلك وهي أنه لم يمل بأصحابه إلى الدنيا ولا إلى رفضها إذا كان في السوق تاجر طيب ومدّهم فيها بالاعتدال ما تكونش كل الدنيا أكبر همكم ولا مبلغ علمكم لكن لو عايزين من الدنيا دي لو أنت عايز ويبقى ليك صار وما يمنع بس صار حق فيها ال حق حقوق الله وقال هنا لما خيركم من لم يترك دنيا لق لم يأمر أحد بأن يترك دنيا للآخرة فقط لكن يأخذ من الدنيا ما يعينه على ايه على الآخرة ولم يأمر أحد أبدا بالانقطاع تماما للآخرة لأن كان الصحابة رضوان الله عليهم زي ما يا عمر كان يروح السوق طراجهم وطجارهم وزرار وكذا الخصة الخامسة تصدي لمعالم الدين ونوازل الأحكام حتى أوضح للأمة ما كلفوه من العبادات وبين لهم ما يحل لهم وما يحرم عليهم وما يباح لهم وما يحذر لهم وفصل في ذلك تفصيلا ما يجوز لهم وما يمتنع لهم العقود لما تيجي تشوف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء في الدين تستعجبه كل شيء في الدين لم يتركه لا ديع ولا شراء ولا نكاح ولا معاملات ما فيش شيء في الدين تركه رسول حتى اللي اليهود قالوا المين عمر حتى إزاي يدخل الإنسان يقد حكته لم يترك شيئا انظري كده وافتقري في شيء في دينك أو في حياتك تركه النبي صلى الله عليه, صلى الله عليه وسلم ده تكلمة عن حفظ نظرك وعن حفظ أذنك وعن حفظ لسانك وعن حفظ يالك وعن حفظ عربك وكلمت عنه إزاي تقضي حكتك إزاي تنامي إزاي تشرب إزاي تأكل إزاي تحاربي إزاي قلبك يبقى سليم كلمت إزاي تداوي إزاي تأكل إزاي يكون أكلك تلتل إيه وتلتلتل وما ترفش شيء لم يترك في ذلك الدين شيء إلا ما تصدى ليه كل الأحكام وضحت معاملات مناتح عقود بيع المحرم كل شيء وضح النبي صلى الله عليه وسلم في سلطة النبي صلى الله عليه وسلم أو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي الأزل وانتهت مشارف تكمل العلم في كل ما صرفن عن حجة البيضاء ليلى كانها لم يترك فيها شيء هو النبي الأمين ويركز كل ذلك الأمر سبحان رب العرش العظيم هذا أعجاز ولذلك حتى إن حتى اشتاق أهل الكتاب في كثير من معاملات ما رسل شرع تعرفين إن شرع النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل الكتاب يأتي إليه يحتاجوا لشيء يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأحكم رب سبحانه وتعالى شرعه مما جاء به من سبحان الله لم يترك شيئا في ذلك في ذلك الدين إلا ما شرع فيه شرعا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الخصلة السادسة للرسول صلى الله عليه وسلم إنه انتصابه للجهاد جهاد الأعداء يعني مع كل الشرع ده وكل السنة اللي كنت بتقرؤها في كتاب الله والجهاد في إلا أنه لم يترك الجهاز في سبيل الله ده خرج للغزوة بادر الكبرى ده خرج لأحد ده خرج لحناية ده خرج لفتين غزوة زر قاع لما تيجي تقرأوا الغزوات تقولي يا ربي سبحان الله أين الوقت طب كانوا بيعملوا إيه بعد كي طب الشرع ده والأحاديث والآيات اللي نزل على رسول صلى الله عليه وسلم وتوضيحه وشرح هذا للأمة يعني لما تيجي تفقري في ذلك الدين تقولي إن ذلك الدين بحق إعجاز ما جاء في ذلك الدين إعجاز بحق من الله سبحانه وتعالى على نبيه ولذلك طبعا ولذلك الخصة الثالثة انتصابه لجهاد الأعداء وقد الحاجة العجيبة جدا يا جماعة إنه ما خلش بيجبون انتصابه لجهاد الأعداء وقد حاسوا بجهادي بجهاتي من كل جهة يعني النبي صلى الله عليه وسلم شوف لما نظرت عليه الدعوة في مكة الضعف اللي كانوا فيه دي كان واحد ودخلت معها خديدة بعد ذلك رضي الله عنها وأرضاها ودخل بعد كده أهل بيته ولما راح قال لي سيدنا أبو بكر الصديق يعني خلّى صديق قليلة في مكة وعلى الرغم من ذلك اتدى يعمل دعوته السرية وانطلق بعد كده ويعمل بعد كده اللي هي الهجرة الحبشة بالقلة الموجودة معاه ويرجع يأتي الأمر من السناء فيخرج وهو سبحان رب العرش العظيم في طريق واعد لما تيجي تشوفي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ده كل ده جهاد الأعداء ده خارج في جهاء في هجرته إلى المدينة والأعداء خلفه ده الأعداء سبحان الله يعني يعد مكافأة لمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ذلك لم يبالي به إلا بأمر رب سبحانه وتعالى انتصابي لجهاد الأعداء وقد أحاط بجهات من كل جهة لما تيجي تشوفي سبحان الله حتى النبي في جهاده لما تيجي تشوفه اللي قرأ غزوة الأحزاب تجدي في هذه الغزوة العجب تحزبت الأحزاب على رسول الله عليه وسلم أتتكم <تصفيق> نعم <تصفيق> عشر تلال أتى الرسول صلى الله عليه وسلم والنبي صل الله عليه وسلم لا يملك... يملكوش المسلمين في وسلم ده لا الله شيء فقر شديد صل بس عليه له والنبي يقول له عليه كنا كن مين اللي عليه وسلم والنبي صل الله عليه وسلم يوم يا يق... طب نعمل ايه خندق؟ نعمل الخندق منين قال نعمل الخندق في الجزء اللي ممكن نتعرض بيه للاعداء طب والجهات الأخرى لا ما انا دلوقتي مع مع بني... بني بني قريزه في عهد معاهم مش قد معاهم عهده في خونه ومن جنب تاني ايه جبال ومن جوه يبقى عنده الجنب التاني الوحيد اللي هو كان مش محني اللي هو جنب اللي هيعمل في الايه إلا ما يحاربوا منه طب الجنب بتاع بني قريزه لا ما هو بني قريزه بيني وبينه معاه مش ممكن أبدا يعملوا مع عدو وشيء ولكن سأت الخيانة وتشوف النبي يا ربي صلى الله عليه وسلم يستعين به حجر يعني مش مدلل مش مرفه مش ملمع مش, مش قاعد في قصر مش قاعد يا ربي قاعد في حفرة رسول الله اللي الظهر الدين دا على لديه ما حق منا أبدا ان نضيع سنته ولا نضيع دينه أبدا ولذلك تنجلي إلى هذا انتصابه لجاد العدو لم تيجي تقرأ السيرة رسول الله ومجهبته للأعداء وتجي بعد كده يتفرغ لكل عدو براحته طيب انت خرجته كده اللي هم الخونه اللي هم بني قريزه طيب ويدخل بقى كده وياتي من الله سبحانه وتعالى نصر من الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسوق ربي سبحانه وتعالى اليه ويسوق ربي اليه جنود قله لكن لنصره رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك ينتصر الاعداء نعم يؤصب الجناد الجنود اللي اساقها ربي سبحانه وتعالى رجل واحد نعم نعاين احسنتي نعاين بن سعود راجل يدخل يجي النبي قولي رسول الله او رئي انا اسلمت النبي صلى الله عليه وسلم يقول له الحرب خدعة لا الحرب دي خدعة انت انا عمل بك اي دلوقتي انت اسلمت و جاي من من الجيش العدو ليهي مش هتنتخي بيه لكن خليك هناك عندك في الجيش عشان تبقى العملية خطعة دي أول خدع، دي أول جند، دي جماعة تخيلوا ييجي في الجيش بأكمال والجيش موجود قدام النبي أعداد عشر ثلاث والنبي العدد أقل بكثير والضعف شديد وكل اللي عاملين وعادين في خندق حفرين وعادين يحفروا فيه مع الجوع الشديد والآيات الشديد العجيبة جدا في هذه الغز وغزوة الحزاب حتى بعد كده النبي لما وصل وبعدين بعد كده النبي يتلم الصحابة لهم مش ممكن يعني الأعداد غير متكافأ طب نصالحهم على نصف ن ونصطلح معهم وليديهم نصف سمار المديرة الصحابة قالوا أبدا شايفين قوة الإيمان؟ شايفين قوة الإيمان؟ أبدا لم يفعلوا ذلك فيسوق النبي صلى الله عليه وسلم جند آخر لما اطلع على قلوبهم. يسوق جند الرياح أرسلنا إيه؟ اشكروا نعمة الله عليكم مش كده؟ في سورة الأحباب وقالوا عدون إيه؟ ما شفتهاش احنا بعتنا ريح وبعتنا لرد شديد بس مش عليكم يعني تخيلوا هم شايفين العدو والريح الشديدة بتقلب خيام العدو وخيام وتقلب قدرهم لما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم رجل من المستنين يجيب له بالخير كان مان وكل ساكد قاعد النبي صلى الله عليه وسلم منك ينزل منك, منك ولا احد لحد ما حدد النبي صلى الله عليه وسلم فقام حذيفة وذهب الى مكان خيامهم فقال يقول من انت ايه جمع. كل واحد يسأل اللي جنبه كل, كل واحد يسأل هو هو بيسال اللي جنبه هو كلهم يسأل هو بييس عشان ما يسالهوش انت مين فا عشان ما حدش خدعة وينتصل بالخدعة بالخدعه واما الذا اللي هو اللي هو اللي هو الجلد الاولاني لا اللي هو النعي هيقول لهم ايه سالت الخدعة منين قالوا له انت بس روح قول لهم ان دلوقتي هي هيعملوا لكم ايه في سببكم هياخدوا لا هم دول يهود لسه قالوا ادخلوا ادخل روح لليهود اللي هيرودها اقول لهم ان هيبقى في ايه هي هياخدوا طلبه منكم رهينه وهيبقى الرهينه دي هي فيها كذا وانتو بقى تطلبوا منكم شباب وهم يعملوا في الرهينه الشباب كذا فكانت خدعه بين بني قريزه بيقولوا قريزه اتفقوا مع الاعداء انهم يقضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانتون الخدعه فحصلت الفكاك بين بني قريزه وبين مين المشركين فكان النص بالريح وبين عين بقدره الله اولا وبالجنود التي أرسلها ربي سبحانه وتعالى الحرب ما تمتش بنات ما حصلش قتال ده اللي حصل إن لما راح حذيفة ينظر في الخيم يرى الخيم بتقلع والقدور تقلع وكفى الله المؤمنين وكان الله إذا المسألة كانت عجيبة انصابي لجهاد العدو ومن نصه إلا عند من إلا سبحانه الخصوة السابعة في هذه الخصال. ما خص به النبي صلى الله عليه وسلم من الشجاعة في الحروب والنجدة والمصابرة، فإنه لم يشهد حربا في يعني كان دائما ان النبي صلى الله عليه وسلم إلا صبر حتى انقلب وعن ازفر، وكان يدافع دفاعا شديدا أن تعرفين في أحد لما حصل اللي هو ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم ايه وشجع ووقع فيه لما تيجي تبص على أحد كده وتبصي ترى أنها حفرة وقع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عانى ما عانى في هذه الحروب لما كانوا يسمعوا في المدينة صوت وجبة صوت شب يعني صوت صوت جمد جم جم ويتوجه الصحابه إلى هذا المكان في اطراف المدينة يفاجئوا من اللي سبقهم لهذا المكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منتهى الشجاعة، ما بيجيبونش، ما بيخافش، ما بياخافش على نفسه. كان كان شكهان النبي ما خصه ربي به من الشجاعة وهدي من الصبر في الحروب أو في النكد وفي غير ذلك. بل ثبت بقلب آمن وقئش شديد ساكن وعرف عنه أن عن عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الخصة الثامنة في هذه الخصال ما منح من السخاء والجود حتى بكل جاد بكل موجود وأثر بكل مطلوب. في سبحان الله في وما النبي صلى الله عليه وسلم بكل المال اللي عنده ده كله الناس اللي بيطعموا فرا تصلى الله عليه وسلم الجهلاء مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ياتيه من الذهب ومن الفضه ومن الاموال التي تظهر في مسجده يفرشها كده للمسنين وتقسم على المسلمين ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه مرهونا عند عند يهودي سبحان رب العرش العظيم ولم تشبع بيت محمد من ايه ولذلك نقول كان ممكن يملك يملك الدنيا بأكملها لأن فتحات ما تيجي تقرأ في الفتحات كأنها بالضبط قرأت كأنها بالضبط ترطاي أعدين المسلمين يفتحوا ويشيلوا يفتحوا ويشيلوا كنت أقرأ يعني كلما أقرأ السيرة يا ربي سبحانه الله نهزي العزة نهزي القوة ما كانوش عن غنى ما كانش في غنى لكن فتحت لهم الدنيا بما فيها لما صدقت قلوبهم ربنا سبحانه وتعالى فتحهم الدنيا بأكملها ثانيا بقى الخصائص احنا قلنا دلوقتي باللي هي الخصائص بعد كده اللي احنا انفرد النبي دي اه. اه بالنسبه للي هي الخصائص هنتكلم عنها الخصائص التي افرد بها النبي صلى الله عليه وسلم ان انا نذكرها الاس... ان شاء الله في الاسبوع القادم لانها خصائص اختص بها النبي اختص بها في ذاته في الدنيا وخصائص اختص بها في ذاته في الاخره خاصة بالنبي بس وخصائص اختصت به في امته خصائص يومه محمد وخصائص والرابعه مخصوصه بيه في امته في الاخره يعني في خصائص اختص بيها في الدنيا لذاته وخصائص كانت له في الاخره وخصائص كانت لامته امته محمد في الدنيا ولامته برده في الاخره اربع انواع من الخصائص هنتكلم عنها اختص بيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذه الخصائص ان شاء الله هنتكلم فيها في الاسبوع القادم باذن الله هناخد بالفقه يا بنات بقى اللي هو الفقه وقفنا في الأسبوع الماضي في الفقره الرابعه الفقه الفقره الرابعه الفقه الأوقات وقفنا عند الأوقات المنهي عنها المنهي عن النافلة فيها هناك أوقات نهى عنها الشرع في صلاة التطوع إلا مستثنية وهي خمس أوقات في ستة و ستة و ستة و ستة, ستة الفقر نهى النبي صلى الله عليه وسلم يا بناتي عن الأوقات, الأوقات الوقت الأول من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس الوقت الأول من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس لقول لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس الثاني من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر الرمح. يعني تقدر تقريبا الوقت حوالي ربع ساعة أو ثلث ساعة آه ده بالنسبة لفترة من طلوع الشمس حتى ترتفع طلوع الشمس أولا تطلع الشمس بعدها تلت ساعة صلت أو ربع ساعة صلت نعم لا خلاص لا خلاص حتى فهم. صلي بعد الوقت ده فإذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها قدر وح فقرنته وقت النهي لقول صلى الله عليه وسلم لعمر ابن عثا صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع الثالث عند قيام الشمس عند الزوال يعني يعني عند الظهيرة لحديث أيضا لحديث عقوة بن عامر ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيها أو فيهن أو أن نقبر فيهن ونشدش كمان موتنا فيهم حين تطلع الشمس حين تطلع الشمس بعزغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة اللي هو قبل الظهر ما يقرب من أيه ربع ساعة تقريبا وحين فترة, تتط... يعني ف... اللي هي فترة اللي هي الانتقال إلى الغروب حتى تغرب الشمس فترة غروب الشمس فترة الأخيرة في الغروب ومعنى تتضيف للغروب يعني تميل للغروب الرابع من صلاة العصر إلى غروب الشمس فترة دين بعد صلاة العصر ما تصليش ثالث لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى الشمس ولا بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس الوقت الخامس إذا شرعت خلاص في الغروب حتى يعني الشمس نصها موجود ونصها ايه اه يبقى هنا في الحديث, الحديث السابق لها الأوقات المنهي عنها كما ذكر في الحديث السابق أن حكمة النهي عن الصلاة في هذه الأوقات فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الكفار يعبدون الشمس عند طلوعها وعند غروبها ايه الحكمة إن الكفار كان بيعبدوا الشمس عند طلوع وعند غروبها فيسجدوا للشمس فبيقولك فإنها أي الشمس تطلع بين تطلع بين قرن الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، فإنها تغرب شيء. لا فول لا لا لا إلا, أو... إلا بيقول فيها أشياء، فيه أشياء ممكن نعملها في أوقات الطرام. آه أو حتى أقل حتى أقل في في أوقات الطرام لو الواحد سكت في صلاة. آه فرد فريضة فريضة يعني. وقت تلوع واما عن وقت طلوع الشمس ووقت غروبها واما عن وقت تلوع وقيام ووقت الظهيرة فقد بين صلى الله عليه وسلم عنها ذلك النهي في الوقت هذا فإنها حينئذ تصد جربهنم لبعض السبب تعله فلا تجوز صلاة التطوع في هذه الأوقات إلا ما ورد دليل باستثنائك مثال ركعتي الطواف دي واحد يعني ممكن تبقي في الوقت إلا في ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد الناف لا تمناه أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من الليل أو النهار الحديث دخل لبالك لبنات صححوا الألبانية عشان كده بعض الناس بتصلي في الحرم لأنه لسه كانت فيه اسمها إيه سلوى كانت في عمراء بتقولي إنه لقيت الناس بتصلي فهي قلت لهم لا فهو الحديث وهو دليل قال لك إيه ويعني إنه ممكن يصلي فيه الحرم في أي وقت ومهو قالك قالك أهو لا تمنع احد ان بهذا البيت وصلى فيه اي ساعه شاء من ليل او نار هو بيكلم عن ركعات الطواف بعض الناس بتاخد الحديث ده على انه ايه مطلق نعم وكذا اثنين وكذا قضاء سنة الفجر بعد صلاه الفجر يبقى بعد صلاه الفجر ممكن تصلي ايه سنه الفجر مع ان مفيش صلاه بعدها ولذلك البعض بيقول لي لي سنه الفجر بعد صلاه الفجر او اذا جت فتت السنه دخلتي مع الامام ورقيت اللي ما صلي الفجر ودخلت معاه في جماعة فهنا في الحالة دي ممكن تصلي سنة الفجر بعده وممكن تنتظري سنة الفجر بعد ما تشبك الشمس تروح بقى ايه تصلي سنة الفجر وقضاء سنة الثالثة وقضاء سنة الظهر بعد العصر انت بتصلي سنة الظهر اربع قبل الظهر واثنين بعد الايه ممكن تصليهم بعد العصر اذا فاتوكي عشان يبقى لك بيت في الجنة هكذا لما سؤل النبي صلى الله عليه وسلم كان فعلا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولا سيما إذا جمع الظهر مع العصر لو كان في جمع الظهر مع العصر هنا ممكن يعمل كده لكن الأولى سنة الظهر لا لا مش مؤكدة لكن بتكلم على اثنين عشر اللي حكين بحبيب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك فعل زوات الأسباب خلي بالكوا يا بنات دي مهمة جدا وكذلك فعل زوات الأسباب من الصلاة كصلاة الجنازة ده السؤال وتحية المسجد وصلاة الكسوف وكذلك قضاء الفوائد زي لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها يبقى ممكن في أي وقت هنا يروح إيه؟ يصليها ولأن الفرائد دين واجب فتؤدى متى ذكرها الإنسان يبقى هنا في الحالة دي ممكن يكون في الرأي ده وهو الأولى أن يصليها حتى في الوقت ده أول ما تصحي تروح نصليها الفريدة الأولى الفريدة بعد كده في علينا أن نأخذ إيه؟ سجود السهو مشروعية سجود السهو سجود السهود أهم جدا جدا. كثير منا في أبواتك. المسألة الأولى في مشروعية سجود السهود المراد المرضي السجود المطلوب في آخر الصلاة جبرا للنقص أو زيادة أو شك يبقى سجود السهو تعمل لإيه لثلاث أشياء. ينقص. زيادة. يشد. وسجود السهو مشروع لقول إذا نسى أحدكم فليسجوا السجرتين ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقد أجمع أهل العلم على مشروعية سجود السهو وأسبابه ثلاثة ما هي أسباب سجود السهو نقل زيادة شر متى يجب المسألة الثانية متى يجب سجود السهو يجب سجود السهو لما يأتي واحد هنقول الزيادة يبقى هنا الزيادة إذا زاد فعلا من جث الصلاة زاد ركوع أو زاد مثلا يعني زاد سجد سجلتين وقال يا ربي أنا سجدت سجلتين بالسجلة الثالثة دي إذا زاد إذا زاد فعلا من جث الصلاة كأن يزيد ركوعا أو يزيد سجودا أو يزيد قياما قيام أو ركع زيادة ولو هنا لك قض لحديث ابن مسعود صلى بنا الرسول صلى الله عليه وسلم خمسا خمسا فلما انفتل من الصلاة توشوش توشوش القوم يعني ايه, ايه؟ يقولوا مع بعض ايه ايه صلى خمسة ايه صلى بين فقال ما شأنكم قالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة صلى بقت خمسة قال لا قال فانك صليت خمسة فانفتل رح داخل تاني مكانه بعد ما كان خرج بالمكان رح راجع تاني مكانه فسجد النبي سجدتين ثم سلم ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتيني الحديث رواه مسلم يعني فروض صليتي خمسة حد كان شايفي كنت بتصلي خمسة قالك عفوك انت صليتي خمس ركعت قولي يا أنا نسيت عادي النبي صلى الله عليه وسلم ممكن طب خلاص كنت سلمتي كنت قمت من مكانك أعدت على كنبة تانية أو ارجعي تاني المكانك اللي كنت بتصلي فيه واسجدي إيه وسلمي لا دي حاجة تانية طبعا طبعا هايز الترك على جلوسة فيه كلام بقى في كلام في فيه في المسألة دي في مسائل الشجين عمدعي لكم الاوسط هذا يجبره سجلتين ساعة قبل التسليم فاذا علم بالزيادة وهو في الصلاة دي النقطة الثانية بقى احنا دلوقتي علمنا بالزيادة بعد مخرجنا طيب لو علمنا بالزيادة ونحن في الصلاة واجب علي الجلوس حالة علمة بس خلي بالكم يا محمد اذا السالم بالسيادة يعني هو دلوقتي بيصلي الناس اللي معاه قالوا سبحان الله او حد شده في الصلاه يعني زد يعني زد اللي جنبه بيعملوا ايه اللي بيبقى ما عندهمش علم في المساله بيقعدوا كده مش عارفين يقولوا له حاجه لا لازم يقولوا له حاجه لان هو بينسى زي البشر او لو احيانا زي ما قلنا لكم المره اللي فاتت درجه الاول استمر على ذلك ومصر على خطاه يقولوا له ايه لتركه ممكن وجب عليه الجلوس حال علمه حتى لو كان في أثناء الركوع حتى لو كان راكع يحجل الثاني لأنه لو استمر في الزياده مع علمي خلي بالك من النقطه لو استمر بالزياده مع علمي لزاد في الصلاه شيئا عاما وهذا لا يجوز عشان كده اللي بيبقى مع منام واتمام بيجي بيزود يبقى عليه بيلزم بالضبط يجيب ربع الوقعه هو يضل من ايه قاعد منتظر النقطه الثانيه فيه سجود التلاوه او اذا سلم قبل اتمامه صلاته يبقى دلوقتي اعمل ايه نقص باثنين إذا سلم قبل إتمام صلاتي الحديث عمران بن حسين سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات في العصر ثم قام فدخل الحجرة شوفين انتقل من المسجد رسول دخل حجرته فقام رجل ب... اللي هو اللي هو بيقول ايه آه. فقال أقصرت رس... أقصرت الصلاة بيقوله فخرج فصلى الركعة التي كان قد تركها ثم سلم خلي بالك من دي صلى الركعه التي كان تركها ثم سلم لأنه بعد ركعتين سلم يبقى كأن التسليمتين دول ذات فدخل ركعة واشتشهد فدخل فصل الركعة التي كانت تركها ثم سلم ثم سجد سجدتي سهو ثم سلم يعني دلوقتي انت نقصت ركعة وحد قالك دخلت وقالت لك عدوك انت كنت جنبك وانت صليت وصلت ركعة بس وخلقت انتقلت من من من غير حجرة العكرة ارجعي تاني مكانك وهاتي الركعة الباقية وهاتي الركعة الباقية وسلمي واذكري تجرتين سهر وسلمي لا لا في اي لا في ممكن في اي مكان نعم نعم هنا سجستوا هنا سلبرت سلمي لو انا بدي اكد لا اخروجي مثلا كارت افردي مثلا زي الأخت ما قالت كده ان هي نسيت التشهد الاوسط يبا هتعمليه قبل التسليم عشان تقولي نقصة افريدي ما فتكرتيش اللي بعد التسليم ازودي بعد التسليم مش مشكلة. النقطة الفارسة في سجود السهو او لحن لحنا يحيل المعنى سهوا لانه عنده يبطل الصلاة فوجب سجود السهو لحن لحن زي ايه بنات. ولو ان في القراءة لا هنا في القراءة هو يأتي بهذا الأمر حتى في القراءة لو انا في, في القراءة ليس عليه سجود في الأمدة ده سجود ساح لكن مثلا على سبيل المثال هو مثلا هنقول مش لح هنقول هو قرأ مثلا ايه الصورة قرأ الفاتحة قرأ الفاتحة وقرأ صورة وقعد مش متأكد قرأ الفاتحة ولا لا مش فاكر بيقرأ الفاتحتين تاني ممكن يقرأ معها نعم ويرجع بعد كده يسجد ايه سجود رسا او تترك و... نعم نعم تبطل ركع بأكمانها طبعا لكن لو انت متأكدة انهم صليت أربعة يبقى لا يبقى لا من فاشل انت متأكدة ان انت صليت أربعة النقطة الرابعة أو ترك واجبا الواجب زي ايه بنات انا عبتلك الواجب زي لا الواجب زي مثلا زي اللي هو بيجبره هنا التشاهد الاوسط اه او مثلا اللي هي يقولك بعض التكبيرات لكن بالنسبه الركوع والسجود ده ركن الواجب يجبر الواجب يجبور سجودين سهو بس انما بالظبط كده فعلا انما زي التسبيح انا ركعت احسنتي لكن انا انا سجدت انا ركعت وانا ركعت سرحت ما قلت سبحان ربي العظيم لان كان لازم اقول سبحان ربي العظيم ده واجب لو قلت من يبقى يجبور السجلتين سهو اول سبحان ربي الاعلى سبحانه عبيه الأعلى وانت في مكان ايه؟ يبقى يجبره في الحالة دي ايه؟ لأن, لأن السجدتين السهوة بتجبر الواجب خلاص بقى ماكيش حاجة تانية إنما الركن إنما الركن لا يجبره إلا أنك تأتي به نفسه وتركعت ودي سجدتين السهوة يعني الركن يجبره أمرين؟ إنما الواجب يجبره سجدتين السهوة او الحديث صلى بنا ركعتين ان الحديث اخر صلى النبي صلى الله عليه وسلم ترك واجب ركعتين من بعض السلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه صلى ركعتين وقام من غير ما قوله التشهد فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه قبر قبل التسليم فسجر سربهين وهو جلس ثم سلم يبقى كان بيسجد اللي حصل هنا كان بسجود ايه كان نسى اللي هو ايه مش عايز بيزبطنا. وعايز يقعد يسمع برص طيب صيد ذلك مثال على ذلك يا بنات كترك التسبيح في الركوع وفي السجود وقولي بين السجدتين رب اغفر لي وتكبيرات الانتقال كل دي واجب لو ما عملتهاش يعني بعض الناس لما الجلسة بين السجدتين بتجلسي بين السجدتين ما بسقليش اللهم يغفر لي سكسكت الله أكبر أو يبقى المفروض انت في الحالة دي ايه نسيت تقولي اللهم اغفر لي او اللهم اغفر لي ورحمني وهديني إليه لأدالية النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى تكبرها في الحالة دي ايه عشان يبقى صلاتك صلاة كاملة صحية ويجب النقطة الخالس ويجب سجود السهو إذا شك في عدد الركعات للأقلقات اللي يجب فيها سجود السهو ويجب سجود السهو في شك في الركعات فلم يدري كم صلى ده ما أكثر ما حصل هذا بتقولي يا طلع أنا في الركعة ولا في الرك او انا دلوقتي شك في الفركعه اذا شك في عدم وذلك أثناء الصلاة لانه ادى جزء من لا خلي لو من الصلاه واي بقى شك هيعطيكي بعد ذلك لا تلتفتي لانه ده من من براخ الشيطان لانه ادى جزء في صلاة متردد في كون منها زائد ولا ناقص يخلي يبني على الناقص يعتبرها لا انا صليت ثلاثة يبني على الاقل ما يبنيش على الاكثر لا يبني على الاقل ولذلك برقعة ويأتي بركعة ويأتي بركعة ثم يزبد سبلتين للس. طيب عايز أقول لكم هنا بعض بعض الأحيان الحالة الأخيرة أقول لكم أما إن يكون في الشك خلي بالك إما أن يكون الشك بدون ترجيح لأحد الاحتمالات اللي هي حالة بقى اللي تأتي لذلك اللي هي الشك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد ذلك عندكم فليزبد سبلتين في الله وهو في هذه الحالة بين أمرين انه شاكي اما ان يكون شاكي دون ترجيح لا الاحتمالين انا زدت ورا مقص ففي هذه الحالة يأخذ بالاقل ويبني عليه ويزجد لستهو لقوله اذا شك احركم في صلاته فلا يعني يصلي يصلي يعتبر انه صلى ايه ثلاثة ويكمل واما اذا, إذا غلبت على ظنه وترجح احد الاحتمالين لا ترجح عنده الأربعة خلاص لانه يعمل بينها اربعة ويبني عليها ويزجد ساهدتين برضو ايه للسهن لان ده مجرد انه شاك فيزجل السجرتين لانه عاد شاكت يبقى يزجل السجرتين فقط للسهن في من شك وتردد فليتحرر صواب ثم يتم عملي اما عليه اي يتحرر ثم يسلم ثم ليزجل السجرتين بعد التسليم طيب واحد في الحالة دي على سبيل المثال مثلا صلى بدل بيركع سجل ونزلش للركوع ماذا عليه؟ هنا ممكن يفعل ذلك عمرين اذا وصل للركوع الثاني بطلت الركعة كلها فهيعتبر الركعة اللي فاتت دي مالغير لكن اذا ما كانش وصل لمكان الركوع يعني كان ركع مكان الركوع اهو ساجل كان لسه ساجل يصلع يجيب الركوع يطع يجيب الركوع من وقوف ونقوفه يعني يقف ويرجع يجيب الركوع ويرجع يقف ثاني بعد سمع الله يم ويرجع يجيب السجود طبعا هو زود دلوقتي إن كان ساجد قبل كده ساجدة يبقى في الحالة دي هيجبر أمره سجرتين سهو لأنه زادة هون سجرتين سهو بس هو في الحالة دي سهل يجبر سهو ده زيادة زي بالظلطة ما دخل في... كأنه زاد رقعة وخلص يسيب بقيت الزيادة لي حتى لو وقف يجيب الرجع الخمسة وفتكر ان هو لا لا دي الخمسة يروح جهل الثاني وجيب التشاهد يسلم وجيب دي رجع ثاني جيب ايه السجرتاي والسحر افرودي هو دلوقتي جاب اللي هو الركوع والسجوت لكن لم يأتي لبساجدة واحدة فقط ماذا عليه هيعمل ايه هيعمل ايه بنات عليه مسالتين مسألتين، عليه أن يجلس الجلسة التي بين السجلتين دينامرواح، يعني ينزل تاني من فوق، وطلع هو كان يطلع فوق عشان يجيب الفاتحة، لا ينزل تاني تحت السجود ويجلس، وقول اللهم أخلني اللهم أخلني اللهم أخلني سبحان ربي عليم، قالوا لهما لهما مسألتين، جلسة التي بين السجلتين والسجلتين، فهمت النقطة دي؟ قال ان هنا دلوقتي بالنسبة لل... من الاركان جلست بين السجدتين دي من اركان والا صلاتك تبطل يعني الناس اللي بتنقر الصلاة نقر وتقول سبحان الله قال سبحان الله وتروح طلعه جس... وتقول لسه ما جلستش جالسه بي... دي ركن من الاركان ولديك تجلس وتقول اللهم لكن واشين كلمه اللهم اغفر لي اللهم اغفر فيها دي هي دي واجب لكن لو تركتها ده ركن يبقى هي دلوقتي فاكره ركنين ركن اللي هو السجدة التانية وكمان الركن الثاني هو إيه؟ الجلسة بين السجدتين عليها الجلسة بين السجدتين وعليها إيه؟ أسل. ثم تطلع تاني هتبقى كده زادت مش كده؟ في الحالة دي برضو هتسلم وتسجد السجدتين إيه؟ طيب في أسئلة عندكم في سجود السهو أو صلاة يعني اسألوني في أي حاجة من الأشياء دي عشان أقوله متى تسن؟ أبداً لا سبحان ربي العظيم الأعلى يستن سجود السهو اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا كالقراءه في الركوع خلي بالك وانت بتقرا القرآن او القراءة القران في السجود سهو وقرا أو التشهد في القيام واحد في القيام قرأ التشهد بدل الفاتحه مع الاتيان بالقول المصروف في ذلك الموضع كان يقرأ في الركوع مع قول سبحانه ربي عظيم إذا نسى احدكم فليسجد سجدتين هو نسى بيقرأ ايه قران يبقى ممكن يادبر لك بسجدتين موضوعه يعني موضوعه لا ريب أن الأحاديث كانت في سجود السهو على قسمين قسم دل على مشروعيته قبل السلام والقسم الآخر دل على مشروعيته بعد السلام ولهذا قال بعض المحققين إذا صلى مخير إذا صلى إذا المص... إن المصلي مخيرا إن شاء سجد قبل السلام أو بعد او وده يسر شديد جدا لأن الأحاديث وردت بكلا الأمرين عشان أن كل الأمر في يسر شديد تفضلوا بينها فلو سجد للكون قبل السلام او بعده جاز شفتوا المساله عشان بعضنا الناب... عشان بعض الناس كان اخر امرين السجود قبل السلام هنقول لان هتيجي تبصي مذاهب العلماء يقولوا كذا مذاهب العلماء لكن لو فعلت هذا او ذاك الامر ايه في سعه فضل الله صفه السجود السهو ايه صفه السجود السهو ساجد ينتقي سجود الصلاه يكبر في كل سجدة للسجود والرفع منه ثم يسلم وذاه بعضهم إلى أنه يتشهد، بعض البعض يقول فيها تشهد، والبعض الرأي بيقول يقول ليس فيها تشهد، لوردة لوردة لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة حديث إنه إذا سجد الاستا بعد السلام يعني كان بي... وذاه بعضهم إلى أنه يتشهد استجد الاستا البعض بيقول لك في المذهب إنه إيه كان بتشهد، والبعض بيقول لك إيه ليس فيها تشهد. فأيهما الأمر فيه بفضل الله يسر شديد الحمد لله رب العالمين هنا تأتي مسألة بعد كده مسألة تانية اللي هي سجود التها... هنا الى هنا سجود التلاوة لأن مسألة سجود الصلاة دي عايزين ناخد فيها مسائل كتير وبالتالي خلاص الوقت خلاص جدا طيب تعالوا يا بنات تعالوا نجمع ونتكلم عن أسباب الخشوع في الصلاه ما هي أسباب الخشوع في الصلاة؟ ايه الأسباب اللي تخلي الانسان يخشع في صلاته اول سبب تخلي الانسان يخشع في صلاة المراقبه احضار الأمر يعني مش راح تصلي كده احضار امر المراقبه كلمي نفسك استحضار أمر امر المراقبه ان انت دلوقتي رايحه تقف بين يدي من عليك. انت ذهب لطهره بين يدي من لو ذهب الانسان وهو قاعد يقول يا ربي لكانوا بيرتجفوا لما يحصل لكان بتظهر اثر الصفة عليهم لما يذهبوا للوضوء ده كانوا لما يجي يصلي كسر نص المسجد ولنزل ما كان يتحرك ده سبحان الله وقف الطير على على على حتى ظن الطير انه بانهم جزء شجره ما تاثروا سبحان الله على احوالهم واحوالنا احنا سبحان الله في الصلاه دايما مستطيل للافعال اللي بره وكذا وهم مختلفين عنا لانهم كانوا بيراقبوا الفرق بيننا وبينهم القلوب الفرق بين من يقيم صلاته بخشوع والآخر القلب اللي قلبه حاضر ولذلك استحضار القلب استحضار القلب المراقبه ان بتراقب اللي انت رايح تقف بين يديه هو القوي العزيز هو مالك الملك هو اللي مالك امرك هو أن تذهب إليه وتتصلي عشان تتزليلي إليه أنت ذهب تصلي لحكتك هو عبابة لكن تخيلي وأن تذهب للصلاة وأنت ذاهب للصلاة بهذا التزلل وهذا الانكسار وانت أقرب ما يكون العبد من ربه أنت رايح تسجودي وتقتاربي أنت رايح المكان القربة. أنت رايح لرب نصب وجهه إليك ما أنت خلت في إلا نصب ربي وجهه إليك ومن انفلتتي عن الصلاه لو بعدتي بوجهك عن الصلاه إلا انصرف ربي عنك فانت فاكره ان لما تدخلي في الصلاه وانصرف وجهك عن الصلاه في المكان اللي ربنا سبحانه وتعالى محدده لك القبله انصرف وجه ربي عنك ده اكبر عذاب للإنسان الانسان يعلم ان هو بيصلي وهو قاعد تايه وهو قاعد يدور في الدنيا وان وجه ربي انصرف عنه خلاص لا حول ولا قوه الا بالله لما من الأشياء التي تجعل الانسان يدخل في الصلاه خاصيا الاستعداد لها بداية بدايه الاستعداد لها من بداية اللي هي الاستعداد لها من اول الوضوء من اول الوضوء انك وانت داخله تتوضي استحضري بقى الامر اللي انت فيه الجميل اللي انت فيه انت داخله للطهاري ارايت ان كان ارايت ان كان بابي احدكم ينهره النظر دخل يغتسل منه خمس مرات بتظنونك بتتخيلي وانت تتوضي ان ذنوبك نزل مع قطرات الماء وانت دخل كده بت... زنوبك بتنزل مع ما بتهيئ نفسك للقبل لل... بتهيئ نفسك للإيه لل... لل... لل... للإقبال على الله سبحانه وتعالى فبتتخيلي وانت قاعدة تتوضي نزول مع تنزل مع, مع وضوءك الواجه مع كل قطرة ماء تنزل بينزل معها اللي هي زنوبك التي ارتكبها التي كانت في ذلك الوضع وفي يديك نفس الأمر ولذلك مفيش دعاء ولا شيء على الأعضاء أبدا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن مجرد الإنسان بيتفكر إن الوضوء ده طهارة وإننا إن شاء الله نأتي بهذا الوضوء غرة المحددين وإن على أثر سبحان الله اللي هي الوضوء كده في ال... يأتي المؤمن مضاء يوم القيامة نور نور يوم القيامة يعينها لم يسلوش أو اللي بي... سبحان الله أو اللي بيتكسره بيبيكسرو في الوضوء زي كنا نقول سبحان الله عشان في يدخلنا استعدي للوضوء أولاً استعدي للوضوء أولاً ثم إذا خرجت بعد وضوئك وقد وقت تناثرت قطرات ذنوبك مع الماء وقت تناثر ذنوبك مع قطرات الماء وانت كده بتحسي انك اخف انك اخف وانت بتفتكري كده الا الله انتظري بره كده وانتظري وقولي اشهد الله الله الله محمد رسول الله رب من التوابين واجعلني إن, ان الله يحب المتطهرين. يحب بنتي من احباء الله انت مقبله على عمل بيحبه ربنا وعملت عمل حب ربي سبحانه وتعالى وقلتي دعاء اللي هو الدعاء اللي انت بتقوليه دلوقتي قلتي دلوقتي وتخرج من وضوئك فوتحت لك ابواب الجنه ادخلي من أي باب شئتي يعني انت قاعده خطوه خطوه بتتمس بت... بت... يعني بطرب خطوه بقلبك بطرب خطوه هذه الخطوه بقلبك ثم دخلتي الى مكان مصلاكي بعد ما تهيئتي بالثياب تهيئتي بالوضوء تهيأ بقى بالثياب تهيئي الفضفاضه الا لما تنحني ما يظهرش عورتك او ما يظهرش شعرك او ما تظهرش اذنك تهيئي في للصلاة دي الثياب والمكان خلي بالك احنا, احنا خلص خلصنا وضوءنا وطهرتنا واستحضرنا كل ذلك لكن لما تجي تدخلي لمكان مصلاكي اختاري المكان الهادي اللي لما تدخلي فيه فعلا تدخلي فيه وانت باستغنع قلبك من المناجات الله عز وجل لمناجات الله سبحانه وتعالى لو وقفتي في هذا الأرض بثياب فطفاضة في, في مكان ما في الزركة ولا فيه مناظر ولا في ولا في. ولا فيه وانت كده محدة لنفسك كده مكان بتصلي فيه وانت جاي لمصلاكي تذكري ان صلى الله عليه وسلم بيقوله ايه وجعلت قرة عيني في الصلاة بس افتقر الكلمة دي افتقرها في الوقت ده يقول يا رب كمان كان رسول الله اطمئن واطمن عشان الوقت خلاص ما ما تشوف كده شاء الله بإذن الله نكمل كيف نخشى في الصلاة في الأسبوع القادم زي ندخل نخشى في الصلاة بس تسأل السائلة تقول إزالة ما ليش عشان الصوت أنا خايفة يوصل بقى تحت عندي إزالة شعر الحاجب الذي تحت الحاجب نعم آه تقول نعم خي الغرفة بس نعم تقول إزالة شعر الحاجب الذي تحت الحاجب وفوق الحاجب هل حتى لو كانت رغبة الزوج لا طا لما لا طاعت المخلوق في مآسيه الخالق يا جماعة تقول صليت مع إمام فدخلت في الصلاة في السجلة الثانية في الركعة الأولى في السجلة الثانية في الركعة الأولى انا مريش دعوة السجلة الثانية ولا السجلة الأولى خلاص مريش مريش شنو أنت الركعة لسه خلصت عني يعني المخلوق بس تصحب لكن الركعة إذا دخلت في الركوع فقط لكن إذا دخلت مع الإمام فاتتك في السبود فهذه ركعة فاتت بالخلاص في الركعة الاولى وبعد تصم إمام أتم أتمت الركعة التي فاتتني هي دخلت فدخلت في الصلاة في, السجدة في الركعة الأولى طيب ماشي فاير ولكن سجدت في السجدة واحدة ظنة منها انها تكمل تكمل على يعني ايه ده ركعة كلها مش محسوبة ده ركعة, ركعة كلها مش محسوبة ركعة كاملة من اول الفاتحة ركعة غير محسوبة المفروض ان, هي ان انت دلوقتي تستغيري كل الصلاة دي اماما اخطأ في الصلاة وهو يتحرك ليعود للركن الذي فاته هو يكبر طبعا اي صلاة لازم التكبير. الله اكبر فتاه تصلي بالبنطال او فاخبرتها ان صلاتها باطله اخبرها ان صلاتها باطله لا بالنسبة الامر البنطال البنطالون البنطلون البنطال. وطبعا اللبس, اللبس. لأن, ال... لان هي سبحان الله هي تميز العوره ولا لا. لو كان طويل وتتفاض في كراهه لانه اللي بيحصل انها لما بتنسي الوحدهويه بالبنطال بتظهر عورتها وكذا وعجزتها فيقول العلماء في فتاوى العلماء فيها كراها بالصلاة الصلاة لا تبطل في ذلك لكن فيها كراها. أما الصلاة لو كان اللبس يعني الأمر اللي هو اللي هو آه لازق لازق وفيه يبقى دا وضحي العورة هي بتصلي صلاه وعورتها كلها إيه طبعا فيريت الناس قولها طبعا تصلي بيجلبها الصلاه الصلاة والمساجد المليانة في الصلاة أو في بيتها طبعا إذا نسيت ركع وغادرت موضع الصلاة هو النبي صلى الله عليه وسلم كده دخل خرج من اوضته وراح رجع مكانه الاوله ان تصلي ايه ترجع في مكانها اولى يعني ممكن في اي وقت بو... لكن الاولى كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل علي ان اعود مره ثانيه صليت الشفع ثم اوترت وبعد ذلك تذكرت اني سهيت وصليت شفع واحدة فقط يبقى ما فيش تعيد لان الوتر اجعل اخرها ايه وتر فصليت الواحده نق بعد الوتر هذا صحيح لا المفروض ان احنا بنبقى اخر الركعات ايه طبعا اي زيادة بنصليها بنادي في ايه بصالح الانسان ترددت هل قرأت الفاتحة ام لا وفي الركعة الاولى وانهيت الصلاة او تذكرت وانا في الركعة الرابعة قبل الترتي ماذا افعل منفردة او مأمومة مأمومة مش مشكل لان امامك ذك ايه خلاص اما منفردة عليك ان تجيب ما مدامك في الركعة الاولى وهي الفاتحة ركن عليك ان تجيب ركعة كاملة وترجع تزودي. سجل تنسى بلك ركعة كاملة رفع اليدين في الخلاة كم مرة وفي أي ركعات غير الأولى صرح عند كل دا شرحناه بس أذكركم مرة ثانية هل صحيح من علامات القيامة أن يحب أن يتحب القرآن النائي؟ يسحب القرآن من المصاحف مش عارفة سؤال بيقول إيه بصراحة وطبعا هتقوم القيامة على شرار الخلق يعني وما على شرار الخلق القرآن ده يفتكر الرجل منهم انه كان في شهاءة الناس بتقول لا اله الا الله زمان ده يقوم القيامة على الشرار اسأل ربي ان تقوم علينا ان لا تقوم علينا وان يحسن ختامنا سبحانك الله بحمدك عشر ان لا اله لا انت اتغفرك واتوب اليك اذا تأخذ عليها المقح عليها بس انت حف يعني اله على <تصفيق> نعم بس على شرط دلوقتي وانت فيها تصلي بيها داخل المسجد لا هي يعني مكان وليس واحدة ما تنسح هتوقف تصلي فين هتصلي <متحد> <تطلبي> في <المزجد> يعني هتقلع هتقلع القاهره دعوه انشراط هي نقطه رؤاها رودي وما على الشراب ولعت بعد كده